بسم الله رب العالمين والصلاه والسلام على ائمام المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فالواجب بالقراءه مستعينين بالله عز وجل في كتاب كتاب الهدائ اليمام الذهبي رحمه الله كما لله والسلام وعلى رسول الله قالوا متعال الله قد المحصنات فالقد اصله الرمي بشده و أطلقة في على الرمي بالزنا أو الفاحشة وقد في المحصنات أي العفيذات البريئات مما رمينا به سواء كنا سيبات أو أبكارا في المحصنات هنا أي العفيذة لأنه أو المحصنة له إطلاقان يطلق كارثا في النصوص ويراد بها العفيفة كما هنا ويطلق كارثا في النصوص ويراد به من ليست بكرا أي تيبا احسنت بالزواج وقوله تعالى إن بدين يرمون المحصنات أي العفيفات الغافلات أي عما رمين به يعني الشيء الذي رمين به وهو الفاحشة هن غافلات عنه لم يفضر بقلوبهن ولم يدر في نفوسهن فهن بريئات منه غافلات عن المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة واللعن هو والإبعاد من رحمة الله عبد وجل وهذا دليل على أن القدفة من كبائر الذنوب في هذه الايه أن الرمي او القذف بدون البينات وهم الشهداء وعددهم اربعه من الرجال يشهدون بأن هذا الأمر وأنه وأنهم رأوه بأعينهم يباشر هذا الأمر إذا لم يكن هناك سهداء على هذا القذر فيجلد وقد عرفنا أن الحد في الدنيا دليل على أن الأمر كبيرة من كبائر الدنوب وقال صلى الله عليه وسلم من المسترقى المسترقى. عليه المسلم المسلم المسلمين تجرم من نعافة المسلمين وقال صلى الله عليه وسلم المسلم المسلمون من رسالة عند المصنف هذا الحديث وبعده وبعض وبعد الأحاديث هي في حفظ اللسان عموماً وصيانته من نيل الناس وأداهه يتناول تتناول هذه الحديث بعمومها القد بن هو من اشد الاذى الذي يكون باللسان وقرنوا ما قال يوسف لمن قال ذلك هم من على ما يكون بها في <تصفيق> الحصاره ويشير الى هذه النقود عليكم قولوا امينوا والمؤمنات فذكروا ففادي يتكلموا نعم جميع هذه النقود عامه في الاذى و ا اطلاق اللسان والتعدي باللسان فهي نصوص عامه وانك التناوله بعمومها القد وقال صلى الله عليه وسلم من خدف مملوكه بزنة يقيم عليها في يوم القيامة إلا أن يكون الجزاء قال من خدف مملوكه أي ملك يمينه من العبيد الذين يملكهم إذا خدفه بزنة وهو بريد وقيم عليها الحج يوم القيامة وهذا يدل على أن هذا الأمر كبير سواء رمي بي اذا استار قدح من هو حر او من هو عبد هذا محرم وكبيرا من كبائر الذنوب اما قال تعالى المؤمنين الذين الله ولا رضي الله عنها تنزل الله تبارك وتعالى في دراتها 18 آية في القرآن الكريم في سورة الثلاث فمرناها بما برأها الله وتبارك وتعالى به في آيات تتلى في القرآن الكريم فهو كافر مكذب بكلام الله جل وعلا وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما رميت بالفاحشة وأخذ الناس يتكلمون كانت تتحرى أن تأتي براءتها كانت تتحرى أن تأتي البراءة من الله سبحانه وتعالى ولما نزلت 18 آية في القرآن في تبرئتها تواضعت رضي الله عنها وقالت ولشأني في نفسي أحطر من أن ينزل الله فيه وهيا يتلى رضي الله عنها وارضاها وعلى كل حال مرماها بأسفل هذه الفاحشة وفي تبرئتها 18 آية من القرآن الكريم فوقات مكذبون بالقرآن المسيحة المسيحة الغلوث في <تصفيق> الوحيدة المسيحة المسيحة قالوا أمو سالة ورسيح لمسيح حيش أول وحيش أوليك بما أول يوم الغلول من الغنيمة التي تكون كالحرم أو بيت المال من المسلمين أو أموال الزكاة هذا من الكبال والغلول هو أخذ الإنسان ما ليس له حق أو ما ليس له حق فيه فهذا غلول ومن يغلو اليأتي بما غلى يوم القيامة سواء غلى من الغنيمة أو من بيت المال أو من أموال الزكاة إذا كان عاملا عليها فأخذ يحتلس منها فهذا كله من كبار الزنوب لأنه تعدي على أموال المسلمين وأورد الآية الكريمة وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة أن يأتي به يحمله يوم القيامة وزرى يحاسبه الله تبارك وتعالى عليه ويُعذِّبه وعليه قالكم أيضا سيدي سعرنا نبي صلى الله عليه وسلم رضلا من الأن يفارد لكم وعلا لكم يا يدي فقال نبي نبي صلى الله عليه وسلم أحد ردو لحبيد الله وأنت قال انما يخشى الله من عباده العلماء انما يخشى الله من عباده العلماء الذين يذكرون الله كثيرا وقياما وانا الذي انزل عليك الكتاب فاصبر كما صبرك اياه ربك ولا تكن من المتكبرين الذين يطغون في الارض لا يطغون في الارض انما الله من عباده أو اوراد الحديث قصته ابن المكتبيه وكان عاملا على الزكاه فكان ياتي باموال ويقول هذا هي وهذا اوديته ولو جلس في بيته او لو او لم يكن عاملا على هذه الصدقة وعلى هذه الزيتوات لم يعطى هذه الهدايا وإنما أرضيها بسبب عمله وقيامه على هذا العمل ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا قال لو جلس في بيته يعني لو جلس في بيته ما أرضي هذه التي سماها هدايا فهي لا تحل وهي من الغلول الأموال التي أخذها العمان أو يأخذها منه على وظيفة من المراجعين أو نحو ذلك كلها داخلة في هذا الحديث حديثة الذي فيه حصة ابن الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم عامل على الصدقة فكان يأتي بعض الأموال ويقول هذا هم وهذا لكم ثم خطب النبي عليه الصلاة والسلام وهذا في كمان نصحه صلى الله عليه وسلم عليه للأمة فلم يكتفي بتوجيه نصح لهذا الشخص بعينه وإنما خطب خطابة عامة للجميع يحجر من هذا الأمر بهذه المناسبة التي قد وقعت وقوله صلى الله عليه وسلم الله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حق إلا لقي الله يحمله يوم القيامة هذا يعذ قاعدة وضابط في هذا البال يعرف به نظائره فكل أخذ للمال بغير حق وبغير وجه شرعي هو من الغلول الذي يأتي به الصاحب يوم القيامة يحمله وقد أشرت في ذلك الماضي إلى حديث أبي هريرة بهذا المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوما الغلول وعظم أمره وخطب الناس به وقال لا يأتي أن أحدكم يوما قيامه وعلى رقبته شاث لها ثغاف فيقول يا رسول الله أغفني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغت وذكر الإبن وذكر الخيل وذكر الذهب والفضة وذكر الرقاع في كل ذلك يقول عليه الصلاة والسلام فيقول يا رسول الله أغفني وأقول لا أملك لك شيء قد أبلغت فالعلون شأنه قطير ولو كان الذي غله الإنسان شيئا يثيرا أو أمرا تافها لا يؤبى به كما سيأتي معنى في بعض النصوص التي أوردها المصنف ایا کو رو تو گیا معلوم ہے ہے تو نے کہا وستو بالله بسم الله علیه وسلم کہ ایسا نہیں تھا لہذا میں نے کہا والليله التي مشاهده في رياض قال الكتبه والذي نشير اليه من الغلول وهذا مما يضين ان الغلول ولو كان في امر كافر أو أمر لا يبهذ مثل الشمعه التي توضع في طبعا أو النوق او اغنام الالعان ف تاب ولا يبا وكذلك الشراك في الحديث الاخر الرجل الذي تدارك نفسه وجاء بشراكه وشراكين فهذه امور يعني يسيره لكن الغلول محرم ولو كان في شيء يسير لا يحل ومن غلا ولو شيئا يقيرا ياتي بما غلا يوم القيامة وفي الحديث دلالة على أن العذرة ليست بظاهر الأعمال عند الله عز وجل وإنما بالظاهر والباطن حقامة الباطن والظاهر والبعد عما حرم الله تبارك وتعالى وفي الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التزكية كما قال تعالى فَلَا تُذَدْكُوا أَنْفُسَكُمْ قالوا هنيئا له السهادة هذه تذكية له بأنه سهيد. ولا يذكى أحد بمثل هذه التذكية لا يقال الشهيد قلان أو قلان السهيد لأن هذه تذكية وجزم له بالسهادة ومن جثم له بالسهادة وجزم له بجلة ولياد بصبح المطاري عقد رحمه الله باب بابا بعنوان لا يقال قلان سهيد لا يقال قلان سريد ولكن من أبلى بلاء حسنا ظهر من الخير والإحسان لا يتذب له بالتذكية وإنما يقال نحسبه من السهداء نرجو أن يكون من السهداء ونحو ذلك مما فيها الرجاء وليس فيه أجل وعندما يقول <تصفيق> أنه يكون من السهداء وعندما فيه أجل وصلى الله عليه وسلم وعلى ذلك وعلم من الله ومتعه ومتعه على تدل على أن هذا الأمر يعني من شناع الأمور وفضايا العمال عقوبة الله وجذان على عمله حرقوا متاعه يعني المتاع الذي كان على دابة ينزى ثم يحرق وضربوه تأذيبا له على ما حصل منه على عهدي وعهد غير عائد صلى رسول الله صلى عليه وسلم مصادق <تصفيق> كثير ترى ما ذكر عليه الله عليه وسلم فينا ولكن يقول الشيخ وهو وتضبط في بعض المصادر ترترا بتدج بس كتاب او كسبيان كان على ثقل رسول الله واتقى ما يدخل حمله من المتاع ما حمله من المتاع فكان مسؤولا عن الامتعه كان مسؤولا عن الامتعه الثقيله هذا معنى قوله كان على ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا فقال النبي الله عليه هو في النوم فاخذ الصحابه يقرون عن السبب فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها فوجدوا عباءة قد غلها وهذا فيه أن الغلول كبيرة من الكبائر موجب لدخول صاحبه النار وفي ذلك الغلول كبيرة وفي ذلك الغلول كبيرة وفي ذلك الغلول والظلول على ثلاثة أحساب أحدنا أجل المال من الغلول ذلك كل العبادات في الصدق والصدق والنسي والجهاد وذلك هو كل العبادات في الشكر والذم والصدق والصدق وبطاقه دي سلطان عايش في فقال انما السموات ما له وعليكم سلام لكم في السن ده ايش اللي بيخرب هذه السيده اللي بتنادى تطب الله الظلم على ثلاثة أقسام أي ظلم العباد الظلم على ثلاثة أقسام أي ظلم العباد وذكر الأقسام الثلاثة الناسب الأول يتعلق بالأموال والقسم الثالث يتعلق بالدماء والقسم الثالث يتعلق بالأعراض ثم أتبع هذا التقسيم الحديث الدال عليه إن زمائكم وأموالكم وأعراضكم هي أقسامهم ثلاثة كلها حرام والتعب عليها ظلم فظلم العباد ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة ظلمهم في أموالهم ظلمهم في قمائهم ظلمهم في عراضهم ظلم الإنسان في ماله لأكله غير حق وظلمه في دمه بالقتل أو الضرب أو الكسر أو الجر ظلمه في عرضه بالشتم أو اللن أو السب أو القدس فهذا تقسيم الظلم الذي هو ظلم العباد أما تقسيم الظلم من حيث هو فإنه يقسم إلى ثلاثة أقسام دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم دواوين الظلم يوم قيامة ثلاثة ديوان لا يغفر الله وديوان لا يترق الله وديوان لا يعبر الله به أما الديوان الذي لا يغفر الله فالشرك بالله وأما الديوان الذي لا يترك الله فهو ظلم العباد بعضه من بعض وهو الذي يدخل تحته الأقسام الثلاثة التي ذكر المصنف وأما الديوان الذي لا يعبر الله به أي لا يبالي به فهو ما دون ذلك وسيأتي إشارة الحديث عند المصنف في كبيرة قادمة وعلى صلى الله عليه وسلم لا يكون الله صلى الله عليه وسلم ولا صلى الله عليه وسلم الصدقات الغالة وما يتصدق به الغال لا يرفع يعني أن يأخذ الأموال بالظلم وبغير حق ثم ينفق منها لا يقبل الله منه لأن المال لا حق له به لا حق له به ومثل ما قال القائل ومنفقة الأيثام من كذب فرضها يعني تزني حتى تنفف على الأيثام أو يسرف أو يغل حتى يتصدق هذا لا يقبل من لا لا أرواه من الخدقة لأن المال الذي أخذه وتصدق منه لا حق له فيه لا حق له فيه وقال لديه مقالبين النبي إن أولى مغذى في <تصفيق> رجوه قيمة فاستنع نبيه الله عليه وسلم من الصرف يعيب وقال لديه مغذى في جديد الله إذن أحجاء هو جديد فهو نبال يساوه في ما غله هذا الرجل شيء تاته الصحابة قالوا ما يساوي درهمين يعني شيء جدا ما يساوي درهمين يعني يبينون أن أمر تاته ولكن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع أن, ان يصلي عليه بمعلم من حاله أنه غلى هاتين الخرضتين أو هذا الخرج قال بيكا المعلمين وهذا من جهه اهم التنبيه الى هذا الامر وومثل قول الامام احمد رحمه الله ما نعلم جاءت هذه الكينه المرجل صاحب استقراء السنه وولا جن و, و, و, و, و قال ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا الغال وقاتل النفس و... و... والنفي أشد من... من الإثبات الإثبات يمكن أن تقف على حديث واحد وتثبت من خلاله أما مثل هذا النبي لا يكون إلا عن عن استقرار ولاحظ جبك عبارة الإمام أحمد لم يقل لم, صلى... لم يمثل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن أصفرات عرغال و... وقاتل نفسه وإنما قال لا نعلم فسنفى علمه وهذا هو الصحيح في التعبير في مثل هذا المقام لا يقول لا يوجد دليلا على كذا وإنما يقول لا أعلم دليلا على كذا أو لم أقف على دليل يدل على كذا حسب اطلاع ما رأيت او نقود ذلك من العبارات هذه الكبيره التي مرت معنا وهي الغلول دافنه تحت هذه الكبيره وهي الظلم بأخذ أموال الناس للباطل لكن لما كان الغلول أمرا سنيعا وذنبا عظيما وخصة في نصوف كبيرة بالذكر أفرده المصنف رحمه الله بالذكر وإلا فهو داخل تحت هذه الكبيرة كبيرة في الظلم بأخذ أموال الناس للباطل وأورد قول الله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالبعض وتدلوا بها إلى الحكام وفي قوله تعالى أموالكم إرشاد للحقوق التي ينبعي أن يرعاها أهل الإيمان وكثيرا ما يأتي في النصوص مثل هذا مما يشعر بالرابطة الإيمانية والأخوة الدينية والصلة التي بين المؤمنين فلا تزكوا انفسكم هيا لذكوا بعضكم بعضا وون هذا هذا النقص كثير فهنا قال ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلو بها إلى الحكام وتدلو بها الى الحكام اي بالشهادات الظالمة والادعاء الكالبة حتى يحتوذا الانسان من خلال شهاداته اودعوا على اموال الناس وياكلها بالباطل وقوله تعالى ان المستكبر وعد العلمنا ويكون في الارض غير قوله ويبغون في الارض يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق هذا هو الشاهد لهذه الكبيرة وهو يتناول البغي بكل أنواعه والظلم بكل أنواعه البغي والظلم في الدماء أو في الأموال أو في الأعراض وتكون هذه الآية بعمومها شاملة لهذه الكبيرة التي حذر من المصنف وهي الظلم بأخذ أموال الناس بالباطل وقال تعالى: من في هذا من قال: "جميع يتناول وهذه الكبيره الظلم الذي هو ب اخذ الناس بالباطل وقوعة وقوعة وقوعة وقوعة وقوعة وقوعة وقوعة وقوعة هذا الحديث ذكر المصنف رحمه الله هذا موضع الشاهد منه وما يتعلق بظلم العباد والحديث لتمامه مر معنا الجوالم يوم القيامه ثلاثه ديوان لا يقبل الله وديوان لا يعد الله به أما الديوان الذي لا الله هو الشرك وأما الديوان الذي لا يترك الله فظلم العباد بعضهم لبعض بعض وأما الديوان الذي لا يعبد الله به فهو دون ذلك والمصنف رحمه الله استفر من الحديث على ذكر شاهده والحديث له طرق وبعض طرقه حسنه الشيخ الألباني رحمه الله ببعض مصنفاته وقال عليه, وقال عليه الصلاة والسلام مضل الغني ظلم المضل يعني المماضلة والتكويف والتأخير يماضل أي يماضل صاحب الحق حقه فلا يعطيه إياه وإنما في كل مرة يؤخره فهذا ظلم إذا كان واحدا غنيا فمضله ظلم أما إذا كان لا يملك وليس عنده شيء فلا يكون بذلك ظالماً لأنه لا, لا, لا يملكه حتى يرضي وإنما يكون ظلماً إذا كان من غلي نعم وفي أسل الظلم صليح لمساعدته على حقه قال رسول الله عليه وسلم من اقتضع حقاً المسلم بإذن فقط يرضي الله الظلام قوله اليمين الفاجر على حق عليه يعني حق عليه للناس ثم يخلف اليمين الفاجر أنه ليس علي ليس له عندي حق ليس له عندي حق وهو وليس له علي أي مطالبة وليس له في ذمة أي شيء ويحلف يميناً فاجرة بذلك يحلف يميناً فاجرة بذلك فهذا من أكبر الظلم من أكبر الظلم واستدل المصنف بقول النبي الصلاة فلما يكسطع حقاً من المسلم بيمين يعني حلف يميناً فاجرة أنه ليس عندي حق وهو متعد عن حقه ولكن يمين تاجر يتخلص بها من حكم الدنيا ويبقى الله عز وزل فيكون ليس له إلا النار قال فقد أوجب الله له النار فقد أوجب الله له النار قال الصحابة يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا هل هذا الحكم خاص بالتعديات الكبيرة والأموال الكبيرة او أنه أيضا يتناول ولو شيئا يثيرا مثل أن يكون أخذ من غيره شيء يعني تافه أو لا يأبه الناس به فقال عليه الصلاة والسلام وإن كان قضيبا من أراك قضيب من أراك يعني يعود مسواكه ولو كان قضيبا من أراك يعني أخذه من غيره وطالبه به وقال والله ليس و, و, و ما با يمين الفاجر واخذ هذا العود فهذه عقوبته ولو كان غريبا من اراضي و هو سبحان الله في يوم فيها ان الغلول ليست بالامور الكبار وانما حتى في الأمور التافهه مغيض خرزات شملة أي كان ولو كان قريبا من أراج فهذه عقوبته يأتي بما غلى يوم القيامة وتكون وجبت له الناق وقال صلى الله عليه وسلم في الشملة لتبقي غلبنا لتستعد على إكناها فقال ربما كان بسراط كان عمدت من بسر والمغازل فقال سراط من النار وهذا في فائده فائده من قواعد الحديث أن الموعظه وبيان الترهيب للناس فيها سبب وله بدايته فالنبي عليه الصلاه والسلام لما ذكر الشمله التي غلها ذلك الرجل وان تشتعل عليه نار بين الحكم وحق الترهيب للناس فرجل تدارك نفسه وجاء بشراك كان أخذه لم تفده المقاسم فقال شراكم من نار الرجل تدارك نفسه وهو جاء به منه في الدنيا قبل أن يأتي يوم القيامة يحمله فهذا فيه أن الموعظات والتخويف بالنار وذكر العقوبات ونحو ذلك هذا مطيف لمن كتب الله تبارك وتعالى له الهداية وقال رسول الله الحسنة المصارة المتزلة المتزلة المتزلة هل كيف لو رأيتنا في المطايا قال نعم إلا الزيد إلا الزيد إلا أن يكون في ذمتك حقوق الناس إلا أن يكون في ذمتك حقوق للناس هذا من الدواوين التي لا يفرطها الله حتى يفتص للمظلوم من ظالمين حتى قصر المظلوم من ظالمين قال إلا, إلا الدين فهذا الشيء لا يترك الله حقوق للعباد فإن كان العب أعطى العباد حقوقا في الدنيا أو على الأقل طلب عبقهم ومسامحتهم انتهى الأمر وأما إذا رقي الله يوم قيامه وعليه حقوق للعباد فما تم فما تم الا الحسنات والسيئات نعم في المشاريك يتخوضون اي لا يبالون يا كيف المال كيف ما حصل اذا حصل عليه او كيف ما اكتسب لا يبالي يتخوض في المال و ولا يبالي هل هو بكطا او بغيره ففله من النار يوم القيامه واعد يعني ان الحرام وكل جسد غدي بالحرام وما هذا الحرام فالنار أولى به لأن الجنة دار طيل فالخبت لا يصلح الجنة وجثنا قائع على الخبت وعلى المحرمان لا يصلح الجنة فالنار أولى به لأن الجنة دار طيل ولهذا أهل الجنة يدخلون الجنة كما قال الله طبتم فادخلوها طبتم فادخلوها خالدين أما إذا كان خبيثا فتاكريكه الجنه دار الخبث وانما النار اولى به من كان جسد جسدا قائما على على السحت وطال عبد واسع في الذم ان اسلم قومي الله عليه وسلم لا يكون يمت جسده هوي من غذي بالحرام اي تغذى به ونمى على الحرام فقال لا يدخل الجنة نعم ويدخل هذا الحديث من كالسفاد والطريق مستاذ والله والله والله والسولين ومن اشتهاء الشيخ فجعجا وقفت في الوزن والليل ومن الزفر ومن الزفر ومن الزفر قوله البطاط من معاني في اللغة الكذات وقوله الزغري من معاني في اللغة الزغل الرش لا الكبير في هذا المنطقة السلمة قال تعالى والسارق قوله السرقة هذه كبيرة من الكبائر والسرقة أخذ الأموال أموال الناس سلسة من حرزها وأماكن حفظها فهذه تسمى سرقة ليأخذ أمال الناس خلصة أو ضقية من شرها أو الأماكن التي حفظت في فهذا من كبائر البنو وفيه حد في الدنيا وفيه عقوبة في, في, في, في, في الآخرة قال كفطروا أي ديهما جزاء بما كسب لكالا من الله أي عقوبة من الله عز وجل هذا تحد دنيوي لا نعم وقال صلى الله عليه وسلم قال يا على ان السرقه كبيره ان فيها لعن لعن الله الشاهد فاللعن والطرد والبعاد من رحمه الله تبارك وتعالى و هذا من الدلائل على أن شركته كبيره نعم وقال رب رحمتك يا كان وما كان قدره أو مكانه فان هذا هذا حكمه هذا حد في الشريعة قال علي الصراط والسلام لو أن فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم استرقت لقطعت يدها وقال صلى الله عليه لا يجب ان في حين يترق ومؤمن ولا يجب ان حين يسرق ومؤمن ولكن انت جوبة حفظهم تحت وهذا وجه ثالث في الدلالة على أن السرق عن الكبائر نفي الإيمان عن السارق لقوله ولا يترق السارق حين يسرق ومؤمن والنبي هنا هو نبع لكمال الايمان الواجب وليس نقي لنفسه على ما على سبق بيانه وتفصيله وان النصب التي جاءت على سلامه النبي على قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان من اذن انما ولا تكون نفس الذي حرم هذا سمعه سلم سلمت انه من النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع كما جاء منقولا عليه في بعض الروايات قال سمعته وعطى الله صلى الله تبارك في حجه الوداع يخطب ويقول انا إنما هن اربع ألا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا النفس التي حظم الله إنا بالحق ولا تزنوا ولا تسركوا قوله ألا إنما هن أربع هذا من كمال نصفه عليه الصلاة والسلام وجمال بيانه ألا إنما هن أربع بهذا القدر من هذه الجملة تشوفت النبوذ إلى الأمر ألا إنما هن أربع أي فاحذروها يا أمة الإسلام ألا إنما هن أربع ثم ذكرها قال الا تشرك بالله شيئا ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ولا تزن ولا تسرق وهذه الاربعه تنقسم الى قسمين حق لله وحق للعبيد حق الله في قوله لا تشرك بالله شيئا في كل صوره والعباده وحق العبيد في هذه الامور الثلاثه ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ولا تزن ولا تسرق إذا ربطت بين هذا النهي وبين قولا عليه الصلاة والسلام في خطبته أيضا في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وعرابكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا تجد أن هذا المقام العظيم يؤكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم مرات وكراته بأسالي متنوعة قوله عليه الصلاة والسلام إن دماءكم هنا قال ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق وقول هناك واعراضكم هنا قال ولا ولا تزن هناك واموالكم يقابل هنا قوله ولا تذرف فرجها ما في هذا الحديث الى ما, ما في الحديث الأول إن دماؤكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا وهذا يؤكد لنا خطورة ما, ما يتعلق بالدماء والأموال والأعراض وتحذير النبي عليه الصلاة والسلام وفي خطابة بالحج أكد على هذه القضية مرات كبيرة وبأكثر من موضع وبأساليب متنوعة منها قولا في حجة الوداع ألا أخبركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس على دمائهم وأعراضهم والمسلم من سلم المسلمون باللسانه ويده والمجاهد من جاهد نفسه على طاعة الله والمهاجر من هجر الخطائر والذنوب هذا قاله أيضا في خطابة الحج وفي تأكيد على هذه القضية المهمة العظيمة مسألة الدماء والأموال والأعراض والذين كان مؤمنا فحل الله صاحب الذنب التوبه لها شروط لتكون مقبوله وشروطها ثلاثه وهي أن يندم الانسان على الذنب على فعله للذنب وان يقلع عن الذنب وان يعزم على عدم العودة اليه هذا في عموم الذنوب أما إذا كان الذنب يتعلق بحقوق الناس في مثلا فيقول الإمام الذهب رحمه الله لا ينفع السارق توبدا يعني لو أنه جاء بالتوبة بشروبها المذكورة ندم وأقلع يعني لم يعز السرقة يفعلها مرة ثانية وعزم عزما أكيدا أن لا يعز السرقة إلى هذا الحج لا تقبل توبته لا تقبل توبة لأن باقي في دمة حقوق للناس والمال للناس سرقها فإلى هذا الحد لا تكون التوبة مقبولة إلا أن يسانا سرق المال ثم تندم على السرقة وعزم أن لا يعود السرقة وأقلع عن السرقة لم يعود يترك مرة ثانية إلى هذا الحد لا تكون توبته مقبولة وإنما تقبل كما يقول الإمام الذهب رحمه الله بأن يرد ما سرق يذهب إلى أصحاب الحقوق ويعيد لهم أموالهم المهم أن تصل أموالهم إليه سواء قال هذه اترقتها منكم وأقدم بشجاعة وقدمها أو جعل وفيطا بينه وبينهم يسلمها لهم ويقول هذه يعني أأخذت منكم أخذها شخص منكم وهو تائب الآن ذلك المهم أن تصل هذه الأموال إلى أطحابها وإن كان مفلسا يعني ليس عنده قدرة على إعادة هذه الأموال فإنه نتحلل هؤلاء يعني يطلب منهم أن يسامحوا وأن يعفوا عنه فإن عفوا عنه ووسامحوا قبل التومة وإن لم يسامحهم بقي الأمر في ذمته <تصفيق> القدير قالوا لكم يا من بين الذين يخالفون الراس وقولهم يشرك من عند الشياطين اي يفتنكم او يصدكم عن طاعه دينكم من خلال اقول لكم انكم لا دين لكم انتم الذين تشركون بغير الله ان الطريق هو اعتداء وظلم واكل لمال الناس بالباطل اكل لمال الناس بالباطل ووفيني احاطه بالدبيب وقطع الطريق هو ان يقطع جماعه او قلوا أو كثروا في طريق الناس وفي جازتهم ثم إذا مرت القوافل المسافرة قطعوا عليهم طريقا بسلب أموالهم وهؤلاء الذين هم قطاع الطريق محاربون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ومن استعينة الأرض في الفتاة ولهذا جاءت عقوبتهم أشد من عقوبة من يسرق المال خلصة كما تبقى المرة معنا لما في قطع طريق من إخافة السبيل وإخلال الأمن وإيذاء الناس والتعدي على أموالهم وايضا لما يكون في قطاع طريق من غلطة وفساد وشرق وعدوان وتعاطي للمحرمات وتهاور في الفرائل وهذا حالهم في الغالب الأعمل من كان بهذه النصفة الغالب الأهم أنه فيه هذه اقتفاد وقد جاءت عقوبة الطريق كما في الآية التي بين المصنف أن تقطع أو التي أورد المصنف أن يقتلوا أو يصلقوا أو تقطع أيديهم أو أرجلهم من سلاف أو يمطوا من الأرض وهذا بحسب الأمر الذي كان منهم لأن, لأن هذه الجريمة متفاوثة في حجمها ولهذا العقوبة تكون متفاوثة منها وذكر المصنف رحمه الله في تعليقه ان مجرد إخافة السبيل كبيرا من التبايد مجرد يعني إخلال الأمن وإخافة سبيل الناس وطريقهم وإدخال الخلل على الأمن هذا بمجردني كبيرا فكيف إذا انضم إليه أخذ المال بالباطل وانضم إليه جرح الناس بسبب ضربهم أو أيضا القتل وانضم إليه فعل عدة تباير مثل شرب الخمر والتهاوم الصفرات وغير ذلك والفواحش وغير ذلك من فطاعي الطريقة الكبير منذ اللهم كل إذن إنهم غموس قال أعد الله من النبي رسول الله قال أعد الله من النبي رسول الله عليه وسلم الكبارية النعم بالذن وعطوق الله إذن وعطوق كل يمين الغموس أفضل أبوح اليمين الغموس قيل الغموس لأنها تغمس صاحبها في, في الإذن وفي العقوبة فالنام ولذا سميت اموسا ل لعضبي ساللها وشدة فطورتها قال اليمين الراموس قال قال عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر الاسراك بالله وعقوق الوالدين وقتل الناس واليمين الراموس اخرجه البخاري قال اليمين الغاموس التي تعمد فيها الكذب سميت غموسا لانها تغمس الحالف في الذنب لانها تغمسه الحالف في الذنب وليرين القبور الغاموس كما بينت هي ان ان ان يحلف يمينا كاذبه كاذبه خاطئا يتعدى بها على حقوق الناس وياخذ بها اموالهم فغيا يمين الغموس وهي من كبائر الإثم واليمين الغموس الذي يتعمل بهالكلم سميت غموسا لأنها تنفس الحياة من كله وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال رول الله لا يحبه الله لكلاه أصبح الله عز وجل فَدُّ الَّذِيَّةَ أَلَّا عَلَيْكَ أَنَّا أَذْفَرْ لِمُلَاهِ وَقَدْ عَضَرْتُ لَهُ وَأَنْفَرْتُ عَمَرَكُ هذا من أشد ما يكون في اليمين الغموس التألي على الله جل وعلا هذا من أشد ما يكون في اليمين الغموس التألي على الله ومن التألي على الله أن يقول قائد والله لا يغفر الله لكلاً يحذر بأن الله لا يغفر لكلاً يعني لما يرى في شخص من فسقه أو كثرة عصيانا أو كثرة مخالفاته ثم يحلل يمينا أن الله لا يغفر الله فهذا فيه تألي على الله الله عز وجل مغفرة وسعة كل شيء ورحمته آآ آآ آآ كتبها لمن شاء من عباده فمن قال والله لا يغفر الله لفلان أو لا يرحم الله فلانا فهذا تحجير وتألي على الله تبارك وتعالى وقول على الله بالعلم فهي يمين غموس يمين فاجرا قال, قال رجل الله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من بل الذي يتألى عليه أني لا أغفر لفلان من بل الذي يتألى عليه أني لا أغفر لفلان قد رغضت له وأحبطت عمله وحبوط عمل هذا المتألي دليل على أن تأليه كبير دليل على أن تأليه على الله كبيرة من كبائد الإثم أوجبت حبوط عمله نفسه وقال صلى الله عليه وسلم سلاة في المال كبكهم في آنة ولا لجسلسين ولا أعلا فيه المصفر لزاره والمناه والموفد سلعته بالحجم جاء ثم ذكر هذا الحديث في من لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يذكيهم ولا يبلغ العذاب اليه ولهم عذاب اليم ففذكر المسبذال والمدان والموثق أو المنثق سلته بالحلف الكاذب ف هذه الأمور الثلاثه كلها من الأمور العظيمه لدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا عذاب أليم فهي كلها من عظائم الدنوب مع أن بعض الناس يتعلق بإسنال الإزار يرون, أن يرون أنه من الأمور التي ليست بالمهمة وليست بالعظيمة وإذا قيل له في هذا الأمر تضايقوا وتضجروا وقال كل سيحران يعني ماذا, ماذا يغير إذا كان توب الإنسان يسترخي قليلا ويلامس الأرض ماذا في هذا ولو أنهم تخلوا عن أهوائهم وقرروا هذا الحديث وحده وبصح المسلم لكفاهم زاجرا يقول عليه الصلاة والسلام فلا تهم لا ينظروا لا يكلمهم الله يوم قيام ولا يزكيهم ولهم عذاب الحديث هذا الحديث مفيد جدا في مناصحة المسلم بأن يذكره الحديث أولا يعني يذكره هذا المقدم أولا يقال جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذابا أليم ثم يقول نسى الله أن يحقظنا وإياكم من هذه الله أن لا نكون من هؤلاء ويوقع لهم خطورة الأمر وإذا استشعرت القلوب خطورة الأمر يقول سبحان الله أول واحد من هؤلاء المصفل إجزارا نسخ الله العادية هذا له وقع وجرب كثير من الإخوة له وقع في إصلاح الناس في هذا الأمر إضافة إلى هذا حديث أخرى والناس فيهم الخير ولله الحمد يعني إذا ذكرت لهم النصوص وعلبت عليهم الأدلة بأسلوب مناسب وضريحة مناسبة وبحسن تلطف في النصيحة ينفعهم الله بذلك وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعنه المجوسي جاءه غلام وقال له هنيئا لك يا خليفة رسول الله صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلت في سبيل الله ثم مشى الغلام بعد هذه التهنئة لعمر رضي الله عنه فلما مشى قال قال عمر رضي الله عنه ادعو لي الغلام والدم يتعب من بطنه إذا استقوه الحليب خرج من بطنه وكان في هذه تلك الحال يؤمى عليه ويفيد والدماء تسهيل من بطنه فقال ادعو لي الغلام فدعوا له الغلام فقال له يا غلام ارفع ثوبك ارفع ثوبك يعني لم ينسى المناصحة في هذا الباب في هذه الحالة ارفع ثوبك فإنه أتقى لقلبك وأنقى لتوبك أتقى لقلبك وأنقى لتوبك فالأمر ليس بالهيئة كيف يكون هيئة ولبينا عليه الصلاة والسلام يقول ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا عذاب أليم في مثل هذا الحديث الصحابة في موضع الآخر قالوا خابوا يا رسول الله وخسر منهم ومن يسمع هذا الكلام لا بد أن يؤثر به كيف لا يؤثر به ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزك فيهم ولهم عذاب أليم سبحان الله يعني كيف يتغاق الإنسان ويتعامى ويتبع هواه ويدعى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحذير الشديد من هذا الأمر وفي الحديث الآخر قال ما أسطلك عليهم من المزار فكلم وهنا أكر أمرا يدل على حال متبع هواه يدل على حال متبع هواه بعض المستقيمين وقفوا على بعض الأحاديث الصحيحة أزرة المسلم إلى أن صافي ساقيه أزرة المسلم إلى أن صافي ساقيه وقفوا عمل بهذا الحديث وبعضهم عمل بقوله عليه الصلاة السلام ما أسفل الكعبيين من إزارة النار فجعل إزارة فوق الكعب جعل إزارة وفوق الكعب وهذا كله سنة وهذا كله سنة المهمة لا يسترقي الإزار ولا ينزل عن الكعب فأولئك الذين جعلوا إزارهم إلى أنصارت إستاقية صاروا مثارا للسخرية من بعض غير المتدينين ويتحكمون بهم ويسترون منهم هذا قبل سنوات ثم بعد فترة من الزمان حدثت موضة في الغرب يلبسون البنطال إلى الركبة يلبسون البنطال إلى الركبة فقلدهم هؤلاء الشباب ولبسوا البنطال إلى الركبة وصاروا يترجون بالبنطال إلى الركبة في الشارع وكانوا قبل سنوات قلائل يسهرون من منزاره إلى نصف الساب وهم متبعين للسلم وهم فيما بعد جعلوا بنطالهم إلى الركبة متبعين للقرب وكانوا قبل فترة قليلة يسخرون من من إزاره إلى نصف ساقين فعلى كل حال هذه مصيبة المتبع لهواه مصيبة المتبع لهواه يصبح مثل هذه المسلقات وعلى كل حال الواجب عن مسلم أن ينصح لنفسه وأن يعطي نفسه قاعدة في هذا الباب أن السنة كلها باركة السنة كلها ضعفة كلها خير كلها فضيلة ويطرح حواه ويتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا سنة عبيل الله المسعية سنة عبيل التحليم عمر الله تعالى عنكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال من الله المسعى يرى ان هذا اسد ما في مساله الحلف أن يقلف الانسان بغير الله والحلف بغير الله شر وكفر كما هو واضح كان يحدث جنبي علي الصلاه والسلام او بالكعبه او باي مخلوق من المخلوقات الحلف بالله تالله وعد من كان حالفا فليحلف بالله الحديث الاخر قال لا تحلفوا بآبائكم ولا امهاتكم ما كان حالفا فليأحلف بالله في حديث ابن عمر هنا قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرف فهذا أشد ما يكون في باب الحلف ولهذا من فتح الصحابة رضي الله عنهم قول ابن مسعودا رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي من أن أحبه بغيره صالح فالحذف بالله التوحيد والكذب كبيرة لاحظ في كل من الأمرين حتى يتبيضني الأمر في كل من الأمرين حسنا وسيئة الأمر الأول في حسنة التوحيد وكبيرة الكذب والأمر الثاني قال لا أحب إليه من أن أحلف صادقا في صيئة الشرك وطريقة الليش الصدق وعندما تقارن تجد أن أن خسنة التوحيد لا توازيها حسنا وتجد في المقابل أن صيئة الشرك مقبلة للحسنات أن سيئة السك ممتلة للحسنات فهذا من فقه الصحابة رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب لي من أن أحلف بغيره صادقا وهو فئيد عن الأمرين ولكن هذا لتوضيح الأمر ولبيان الحكم وقال سبحان الله عليه وسلم فالحل اليقين لينقطع بالامال في مصر الله وضع عليه الغفران كان شيء من خير هذا والميدان قطيف من هذا الحديث نعم وصحج رحمه الله ابن الهالي في شابر البادر العصر المكان يعني الروضه جاء في فضلها ما بين بيتي ومنبر الروضه من رياض الجنة وعادة لما يكون في زمان فاضل وفي وقت فاضل قد صلى العصر في المسجد وجالس في الغوضة يعني في مكان فاضل ووقت فاضل وعلى إثن عبادة ثم يحلم فهذا أشد إثما وأعظم جنبا وقال صلى الله عليه وسلم فكان هذا القائل في بالله والعزه من يكون لا إله إلا الله استغفر عليه الحل بالله والعزه شرك والشرك لا يليق قول خلاص من الا رجوع للتوحيد ولا اله الا الله هي كلمه التوحيد وكان من سبحان ربك ما يصفون وما ينزيل عهدك الخالد اولا حديث العهد بالشيخ قال اقتنع بالحكم قد ينفلت لسانه بحكم مألوفه ومعتاد قد ينفلت لسانه بحكم مألوفه ومعتاد وقد ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى دائره احراج تكون كالقاره ففي كل مره فلف لسانه واتى بهذا الحلف الذي كان قد اعتاد عليه وهو سبق اعتاد عليه في يأتي بهذه الكفارة يأتي بهذه الكفارة يقول لا إله إلا الله نعم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفعل عنه عند هذا على يدين آجمة ولو على جواني الله إلا وجب الله عليه وسلم ورحمة المسيح مستحيل مثل ما أمر لفضل المكان عندما يكون الإنسان في مسجد ورحمة المسجد للنبي عليه الصلاة والسلام وفي الروضة ثم في يتغافل عن, عن هذا المكان وهيبة وفضيلة ثم يحرف اليمين الفازرة ويقتضع فيها أمال الناس فلا شك أن هذا أعظم إثما نعم كذيره توا في العدد 11 الكذاب في غالب اقواله قالوا تعالى انما النجاه في من هو مسلم في الدار قال الكذيره الرابعه والعشرون الكذاب في غالب اقواله الكذاب كله مفسده كله مفسده لكن تتفاوت مفسدته من أمر إلى أمر إلا شيء يصير منه قد قد يكون في شيء من إرادة الإصلاح أو الإحسان أو نحو ذلك وقد جاء يعني في السريعة ما يدل على عدم المنع منه. ثم ما كان في الكذب من مفاسد هي متفاوتة والاضرار التي تلجم عنها وتترتب عليها متداوله ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عد الكذب من صيلات المنافقين وان ليس وانه من مصالح المؤمن وان المؤمن مجانب للكذب بعيد عنه قال الكذب في غالب التكذيب في غالب اقواله قال الله تعالى إن الله لا يهدي من هو مسلم كدهب وهذا فيه خطورة الكذب على كدهب أنه يكون سببا في اغلاق باب الهدائة عليه وحذمانه من الخير وهذا المعنى هو أيضا يدل عليه ما جاء في الحديث لا يجزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كدهبا أمان وقال ما يكرهه الخراص هو الذي يقول ما لا يعلم الذي يتفحص ويدون ويخرب في الاشياء عنها فيكون بذلك كثير الكذب وكلا ما يكرهه كبر سنه ان نفس الانسان لا سواء في عالم الكاذبين هذه هي تسمى المبااله تسمى المبااله وتكون بين بين كل منهما يدعي أنه هو الذي على الحق يدعي انه هو الذي على الحق وهو الذي على الهدى ف فالمبااله خطيره جدا والوقدان عليها من الكاذب جنايه على نفسه بالغ وخطيره يعلم من نفسه أنه كاذب وأنه خاطئ ثم يباهل يباهل من أمامه لأن لعنة الله على الكاذب هو يعلم من نفسه أنه هو الكاذب هذا من أخطري ما يكون في باب الكذب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب يربيه للفضوء عندما يذكرنا والله هذا في التنبيه على خطورة الكذب بجهه ان وقوع الانسان في في, في, في شده وفي انواع كثيره هو ابرق خطوات صغيره في البدايه يعني يبدا بالكذب ثم يلحقها بتاليا ثم ذلك ثم يكتب كذابا عند الله ولهذا يغلب الإنسان على نفسه هذا الباب حتى في تربية الأولاد الصغار ينبغي أن يلاقظ هذا الأمر كثير من الناس لا يتق الله في أولاده ولا يتق الله في أولاد المسلمين فيفعل عندهم أفعال تنشئهم على الكذب مثل أن يقول تعال أعطيك حلوة أو يهمه أن بيده شيء ثم يصل الضذل ويفجع اليد ولا يجد فيها شيء كثيرا ما يداعى بالأطفال من هذه الطريقة يغلب يده ويقول تعال خذ ثم يصل الطب الفرحان يظن أن بيدي حلوة يفتح اليد إلى لا يجد فيها شيء هذا تدريب على الكذب تدريب على الكذب لأن الطب الولد على الصدر وغض الكذب فإذا كان يعمل بهذه الطريقة او مثلا يقول تعالى او سرتق كذا أو, او نحو ذلك ثم لاحصل الامر هذا كله تدريب له على الكذب والجنايه على سترته وان الكذب مع الانسان مراحل و و وخطوات وقد يكون بعض بعض الناس الذي بلغ مبلغا واسعا في الكذب وصار من كبار من بدايه كذبه على يد والده أو على يد أحد أقرباء هو الذي غرص به الكذب ولا, ولا يعلم ذلك ولا يعلم الجناية التي جنها على ولده ولهذا هذه الممارسة خاطئة دفع الكذيرا وهي جناية على النشر وغرص للكذب في نفوسهم ولهذا يكثر الكذب في الأطفال بسبب هذه المخالفة من الآباء والأمهات والأقالب في التعامل مع الأطفال ولهذا ينبغي أن يكون من أمام القفل قدوات صالحة هي يعلمونه الصدف ولن نسيونه على الكذب وغيره من المخالفات نعم رسول الله عليه وسلم هل يكون هناك من الزلالة إذا أعزل لكذب وإذا أعزل أفضل وإذا أفضل ولا كان هناك مخالفه وبل كانت فيه فصله من في صوره المرات حتى جاء اذا قوم انطاق في هذا الحديث والذي قبله دليل على خطورة الكذب وانه من صفات المنافقين وليس من صفات اهل الايمان المرء مجارب للذل كما قال ذلك ابو ذكر رضي الله عنه المؤمن مجالب للكد ووضعوا الكذب من ايات الدفاع يعني على ناس الدفاع قال نا. رسول صلى الله عليه وسلم من تحلم لكل لم ير قلت ان يعقد بين الشعير وذيق يوم القيامه والذي يفرض هو من فريق من من تحلم بحلم لم ير يعني قال لإخوانه إنني رأيت البارحة في المنام كذا وكذا وهو لم يرى ذلك وإنما يخبر برؤية منامية كاذمة فيقول رأيت في المنام كذا وكذا البارحة وقبل الليلة فيه رأيت في المنام أنني مهبت لكذا أو حصل لي كذا أو نحو ذلك كلفة فا وهو كاذب يعني يخبر بهذا وهو كاذب كلفة أن يعقد بين الشعيرتين يوم قيامة الشعيرتين الشعير الحبه المعروف فيعقد حبتين من الشعير ويقال عقد بينهم اربط اربط الشعيرتين بعضهما ببعض ولا يستطيع أن يفعل ذلك ويؤذب ويؤذب على, على على هذا الكذب يطلب من أن يُعقد بين شعيرتين أي حبتين من الشعير وهنا هذا الحديث حقيقة حديث عظيم في إغلاق باب نفسده وسر على الأمة باب نفسده وسر عندما تذكر الناس على, على هذا الحديث في إغلاق باب نفسده وسر كثير من أرباب البدع والطلالات روضوا بدعمهم بمثل هذا الكذب بمثل هذا الكذب وأدخل على الناس من العقائد ومن الأعمال بمثل هذا الكذب وأوهم الناس المنزلة عند الله ومكانه يوم يقول رأيت المجيس الله سنة في المنام ويوم يجيب رأيت أبو ويوم يقول رأيت عمر ويوم الثالث يقول جاء لي علي يقول يقول هذا من أولياء الله الأقضى كل يوم يأتيه واحد من الصالحين وهو يكذب وهو من ذلك أن تقبل يده ويريد من ذلك أن يعظم جاهل ويريد من ذلك أن تزداد مكانة عند الناس وكل ما الله يأتيه بكذبة جديدة هو عليه ويبدأ الناس يعطونه الأموال ويبدأ الناس يتسابقون على القرب منه لأنه بمثل هذا الكذب الفاضح أخذ يزكي نفسه عنده وما ما يستعمل أرباب البدع والغلال منذ هذا الباطن أذكر أنني مرة وقفت على كتاب مليئ بالأذكار المحددة وفي بعضها سكيات وبعضها طلاسة حتى أنني وانا أقلب الكتاب كل سبحان الله من يقبل, يقبل هذا الكتاب كتاب يعني عباراته مفتكة وفيه شركيات وفيه بدع وفيه آآ آآ يعني كلمات معقدة غير مفهومة قلت في نفسي سبحان الله لن يقبل هذا الكتاب ثم لما وصلت خاتمة الكتاب وجدت المؤلف قال أنني بعد ما ألفت هذا الكتاب توقفت في نشرة وتردت في طبعه وبقيت فتره من الزمن مترددا في طبعه ثم يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد الملك وقال لي يا غلام لماذا هذا التاخير لماذا هذا لماذا لا تغادر الناس بحاجه إلى الكتاب يقول وايضا توقف جان غد مبرك رضي الله عنه وقال لي يا كتاب لماذا وقد جاءك من صفنه المنام وجاءي عمر ووجدت من المضطر لطبعه وأن الناس يستفيدون منه وإلا كنت متردد أصلا في طبع الكتاب العوام مساكين والجهام يعني أم بكر جاه عمر جاه قبل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فيأخذوا للكتاب ومأخذ التسليم ومثل هذا الكذب راجد بدع على الناس وراجد ضلالات ومن لا يتقون الله الله عز وجل روجوا لباطلهم بين الناس مثل هذه الضريقة وهذه عقوبة والنبي صلى الله عليه وسلم أغلق بهذا الحديث العظيم المبارك مثل هذا الباب لمن يخاف الله عز وجل لمن يخاف الله عز وجل ويتقي وقال صلى الله عليه وسلم ان امر الفراات ان يوري رواء على اي هو يسد الكذب وان ترى هي استقرار وهو الكذب واقرا ترى ان يسد الكذب, الكذب. الكذب ان يري الرجل عليه مالا ترى يعني يقول رايت كذا وهو كذب يقول رايته كذا وهو كذب يرينا يعني يدعي ان رات مال ترى نعم أخوة الحديث إلى السمرة للجنة لدخوله في منام النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أخوة المجدر عليك كون شرشي روش بيه إلى قبان وعيبين إلى قبان ليكون مبوضة في فيدي كذا في البدل له وبعد آخر ثم أشار إلى حديث سمرة للجنة وهو حديث طويل في منام النبي عليه الصلاة والسلام واستحابة المنام للجنة وذكر عقوبات في هذا الحديث ل... ل... لمن يفكر عن الصلاة والزنات والذي يبني بالكذبة في قبلها حديث عظيم يعني من لم يقف عليه ينبغي أن يقف عليهم في صحيح البخاري ويقرأ البطولة وهو حديث مريب بالفوائد في باب العقوبات والتحذير من الكباب وأن صندق رحمه الله ابتصر هنا على موضع الشاهد فيما يتعلق بالكذب قال أما الرجل والقائل هنا جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام قال أما الرجل الذي رأيته أي يا رسول الله يشرشر, يشرشر شدقيه إلى قفا وعينيه إلى قفا يعني الشرصر القفا يشرشر الشدق إلى القفا يعني يأخذ من طرف الفن ويقطع الى القلب لشيء هل يقطع الى القلب وايضا في العين الى القبر القبر تقطع الى القلب والله اعلم بهذه العقوبه في جنس العمل لان يكذب بثمن ويقدر عند شيء بعينه واعذه الله يرى ففالكاد الذي تعلق بالعين وتعلق بال بال بالثم والشغصرة إلى القفاء ستمر على الأذن طبعا فهذه عقوبة له من جنس عمله تبقى هذه الآلات الذي استخدمها لطرويج الكاذب والله رأيت بعيني وستمعت بأذني هذا غالبا ما يكون من الكذاب يخبر عن شيء سمعه أو عن شيء رأى بفمه كاذبا فتكون له هذه العقوبة يشغصر صدقه إلى قفاء وتشغصر عينه إلى قفاء يعني تقطع ثم تعود ثم تقطع وهكذا لا يسال يعدل بسبب الكذب قال الرجل يغض من بيته فيكذب الكذبة فتبلغ إلى قفاء سبحان الله هذا الحديث في زماننا يعني تحقق بشكل واسع جدا في مسألة الكبيوتر والأنترنت يجس الإنسان في حذرته في بيته ويكتب بيده أو ينطب بثامه بالكذبة وفي ثانية واحدة تصل العالم كله كل من عنده جهاز أنترنت تصل هذه الكذبة يعني تبلغ الآثار في ثانية مجرد ما أن يكتبها ويدخلها في نفس اللحظة تصل إلى الدنيا كلها تبلغ الآثار قديما كانت تبلغ الآثار ولكن في وقت احتاج إلى وقت يعني يتنقلها أهل المدينة ثم مستافر يذهب إلى مدينة أخرى وهكذا حتى تنتشر عبر زمن طويل أما في زماننا تبلغ الآثار في ثانية واحدة الكذبة تبلغ الآثار في ثانية واحدة وهذا الحديث فيه تنبيه وفي فائدة لمن يتعامل مع أن تبنيت أن يتقل الله سبحانه وتعالى وأن لا يضع شيء من الباطل والكذب والضلالات التي تبلغ الآثار ويبوء بإثم كل من بلغته هذه الكذبة وكل من انطلت عليه وكل من ترتب على رواجها عندهم مفاسد فهذا يدل على حطورة الأمر وأن الإنسان يعني هو قد يظل أن في فجرة ويغتب الكلمة وتذهب وماذا ماذا يقول لا الله مطلع عليك واني على في ذي أعمالك وكل من تضرر أو جنى عليه قولك أو عملك هذا كل ذلك يكتب في مواسيل سيئات الإنسان وعنه صلى الله عليه وسلم يتبع على شيء ليس في هو بسم الله النبي صلى الله عليه وسلم المقريبين <تصفيق> نعم وعن الله صلى الله عليه وسلم قال إن في المعالي يوجد منذوك عن الكذب إذا إنسان صاد موقف معين ووجد نفسه مضطر فكل من منذوها عن الكذب يعذب يعذب ولا يأتي بالكذب أصطرح وإنما يعذب والتعريبا يأتي بكلام موهم بكلام موهم يعني ليس كذبا صريحا وإنما كلام موهم ويتخلص بني من الموقف الذي كان مضطر فيه للكذب نعم وقال صلى الله عليه وسلم كما بالمر يتمنى أن يحدث بكل ما سمع تحديث الإنسان بكل ما سمع هذا هو قناة الكذب وسبيل أن يحدث بكل ما سمع وأن تكون مضيجه زعم وقيل وسمعت وينقل كل ما يسمى هذا فيه خطورة عن الإنسان وجنايا عليه وقناة تطبي به إلى الدخول في التدلم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كيف بالنظر إثما أن يحدث بكل ما سمعت فلا يدعو بما لم يعطى فلا تشبع الانسان بما لم يعطى نوع من الكذب انا الذي فعلت كذا انا الذي حصل مني كذا يتشبع بما لم يعطى يخبر عن نفسه بأمور ليست هي حقيقه او واقعا فيه يا في يريد يجلب لنفسه مدحا او كناءا او مكانا عند الناس فيبدا يذكر عن نفسه من الحصاب أو الاستفاد أو الأعمال فتشبعا بما لم يعطى فهو كلابس توبي زور نعم وقال سبحانه الله عليه وسلم إياكم وظن لأنه الظن أذب الحديث ومثبت عليهم أيضا هذا من الأمور التي هي قناة الكذب اتباع الظن والتحدث والإخبار من الأمور التي لم يتيق منها الإنسان التي لم يطابق منها اهل ولهذا قال اياكم من الظن احذروا فان الظن اكذب الحديث فان الظن اكذب الحديث قال رسول الله عليه وسلم لا يكلم من يظن بالحديث في المجلس الكذاب رجل مسلم مره معنى هذا الحديث وعرفنا ان ان الذنب كان لم يكن هناك الباعث عليه فالجوم يكون أخطر والملك وليس بحاجة من الكذب لأنه بيدرس سلطة عادة الكذب من الطعيف فإذا كان وجد فيها الكذب فهذا دليل على فساد ولهذا جاءت العقوبة الشديدة له إن كان كذلك الكذير المخامس الموليش هو الباكر نفسه هي من حاكم البلاد ارومت ولا تنكروا ان خصمكم من الله فكان بكم رحيما ومن يدع ذلك عنوانا وقلنا من فسوق المؤمنين نار وكان بالوالدين رشدا ان تذلوا كما ذا يرا ما يرجعك ثم ذكر هذه الكبيرة بقاتل نفسه وهو ما يسمى في زماننا بالانتحار وقاتل النفس سواء قتلها بسكين أو أغرق نفسه أو رمى نفسه من شانك أو أحرق نفسه أو بأي طريقة كانت هو مرتفع لكبيرة هي من أعظم الكبائل وأشد الآثان واوعد المستنف قول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما اولا لا, لا لا تقتلوا انفسكم هذا الشاهد من الايه قتل النفس لا تقتلوا انفسكم اي لا تقتل الانسان نفسه قال ان الله كان بكم رحيما بل علينا ان يطلب الله رحمه الله ويسعى في تسليتها بتحسينها واستدلبها لنفسه قال هو بحيث ان ذلك عدوان وظلم فسوف نصيه ناعا وهذا في القيد قال عدوانا واوظلما اما يعني اذا اذا وقع هذا خطا او عن غير تعمد او عن غير قصد أو نحو ذلك فلا يكون شاملا له هذا الحكم لكن هذا فيما من يفعل هذا الأمر عدوانا وظلما قال فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ثم قال انت انشرب كبائر الاتب وهذا ذكر هذا في هذا السياق دليل على دليل آخر ووجه آخر في الدلالة في على أن قتل النفس كبيرة من الكبائر نعم وقال تعالى وَذَيْنَا لَا يَجُعُمْ عَرْمَا فِيْنَا لَا أَخْرَ وَلَا يَجْتُلُونَ مِنْ النَّفْسِ الَّذِي حَرَّمُ اللَّهُ وِلَّا من الآية هو يقتلون النفس الذي حرم الله إلا بالحق ومن النفس الذي حرم الله قتلها أن يقتل إنسان نفسه فالآية بعمومها دالة على تحريم قتل الإنسان بنفسه <علينا> قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي بان قدته رضي الله عني تقول وتتيا في اتامل كثيرا تحزن بنا يدك فما رفع ما هو في اثنتين محددات قال هو رفع لا يعلمني اجل بنفسك حرمت عليك الجنه قلت تقول وهذا فيه دليل على أن مرتكه نقات النفس مرتكب لكبيره قاتل نفسه مرتكب لكبيره قال حرمت عليه الجنة وفي الحديث الآخر انه, أنه في النار قوبته أنه في النار وهذا رجل يعني أصابه جرح فما تحمل جزع فحز يده بسكين يعني وخزها بسكين فما رقع الدم يعني ما توقف إلى أن مات. فكان بذلك قاتلا لنفسه فقال الله بادرني عدي بنفسه اوجد له ابي الحجار او طغى عليه اجل المهله قال يا رب يا رب ارفع عني الظلام قال يظلم ما يظلمك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قدمنا الشم في حديثا يد فادريت يده انما بها في طوقه في نار جهنم قالك مخلد بها ابدا ومن قدم نفسه في صور تسمو من اليد الى اليد يتاسا خالداً مخلداً فيها أبداً وَأَنْ تَوَلْنَا لَكْفِلَ لِكَ قَتَلَ أَبْسَهُ فَهُوَ لَتَرَبْنَا لِجَأَنَّهُ خَالِدًا مُخَلَّدًا فيها أبداً عليك. ثم ذكر هذا الحديث لعقوبة قاتل نفسه بأي طريقة كانت بالسم أو بالسكين أو بغير ذلك وأن عقوبته النار خالداً مخلداً فيها أبداً والقول هنا كالقول الذي سبق معنا في قوله تعالى وَمَنْ يَقْطِرُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا فهذه عقوبة وإذا وجد مانع التوحيد والإخلاص فإن مرتكبة الكبيرة لا يكون في النار خلوده أبداً وإنما يبقى فيها على قدر جرمه وعلى قدر ذنبه ثم يخرج بالتوفيد الذي هو مانع من موانع الخلود كما أيضا يدل على هذا قول الله على إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وكما يدل أيضا عليه أخرج من النار قال لا إله إلا الله في قلبه أدنى مثل ذرة من إيمان ونظائر ذلك من الرصوص الوالدة في الكتاب والسنة وقد صار اليه قد ذهب الى نهايه الجراح استعجلته فقد نفسه بالوجه السيد قال النبي صلى الله عليه وسلم هو من اهل النار وعليه الحديث كثيرا عن ابن خلاله عن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا احرم من كفله فقد قال ذلك النبي بكثرة انفعل بشيء انذبه الله به يوم قيامه في <تصفيق> الشاهد من الحديث اخره ومن قتل نفسه بشيء انذبه الله به يوم قيامه وهذا الحديث دلاله على خطورة نعم المؤمن وسياتي هذا في كبيرة قادمه والقدس وسبق معنا في كبيرة كبيره ماضيه نعم يا له من سيد سيده السوء هو الذي لا يحكم بالعدل ولا يحكم بما شرع الله له ان يحكم به وانما يحكم بهواه فيزلل ويظلم ويسيء الى الناس ولا تكون احكامه عادله وانما يتبع فيها هواء ولا يتبع لها من شرع الله تبارك وتعالى له أن يحكم به وأودى جملة النصوص الدانة على أن هذا من الكبائد منها قول الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ظالمون لأنفسهم بهذا الحكم وظالمون لمن حكموا لهم بغير الحق وظالمون لمن حكموا علينا بغير الحق فسر سانخو هم الظالمون نعم وقال تعالى انكم تلجوا الى الجاهليه التحاكم بحكم الله سبحانه وتعالى الذي شرعه لعباده هو من التحاكم بحكم الجاهليه مبني على اتباع الاهواء نعم وقال تعالى ان الذين يكتمون إن ما انزلنا من الهدى والبيان الا بما يظلم الناس من ذكر الكتاب طلابا لا يحيي العهد الله ولا العهد لا يحيون وهذا منا قد يفعل قاضي السوق ان يكتم الحق وان يكتم ما يعرف من البينات والهدى لانه لانه قاضي السوق يبغي بالصوم لا بالبينات والهدى الذي علمه الكتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم والعقوبة هؤلاء يلعنه الله ويبعثهم اللاعبون في صحيح الله عن طرح بن عبي الله عن النبي <تصفيق> والله أعلم معين والقعيد والعبد البعلي الحديث مريض يعني سبحانه عليه وسلم بمال قاضي بالجنة وقاضي العلم بالنار قاضي العربة لأنقف الظراء في <تصفيق> دفور الجنة وقاضي العربة لأنقف جراء وعودها على المدى الظرورة النار وقاضي الظراء الحديث الأول الذي قال أرضى سناده نبه المحقق في الهامش أن في سنده عبد الله بن محمد العدوي وهو الظالم والحديث الثاني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القضاء الثلاثة قاضيان في الجنة وقاضيان في النار وبين ذلك عليه الصلاة والسلام أما القاضي الذي في الجنة هو الذي عرق الحق وحكم به وأما القاضي الذي في النار الذي عرف الحق فجار يعني كذب الحق ولم يحكم ب أو قاضى قضى بغير عدل فهذان اهل النار كل <تصفيق> سفيه قضى بغير نعم منصوص عليه في الحديث قاضي قضى بغير عدل قال <سؤال> هذا بمعنى ما سبق قال وقاضى قضى بغير علم لم ذهب حكم بغير علم نعم وأقوى من مؤدي معكول بن سنة سعى صلى الله عليه وسلم مع لا أعدل يكون على جهة من قمول هذه الأمة فلا يعدل فيه إلا إلا والعدل فيهم يكون ناتجاً عن العلم بشرع الله فمن عرف السرع ولم يحكم لم يعدل ومن حكم بغير معرفة السرع لم يعدل نعم قال سيدنا وهذا يدل على خطوره القضاء وعندنا الارقاض في في امر خطير ويحتاج الى ان يجادل نفسه دائما وابدا على موافقة حكم الله وإصابة الحكم ويجاهد نفسه على التوسع في معركة الدلائم والأحكام والثق دين الله جل وعلا ومراجعة المسائل فالأمر ليس بالهيئة أمر خطير فكأنما ذويها من غير سكين ولا يسلم إلا من سلمه الله تبارك وتعالى برد تحدي الإنصاف وملاسمة العدل ومراجعة الأحكام وإسراء الله عز وجل التوفيق أما أنك تتهد العالم ومضاء بما قامت تليل على صحته ونفعكم برأي المكين ومتاعد ذلك الموت هو منذور ولا ذلك الضوء النبي صلى الله عليه وسلم إذا استهدت العالم بأعصابة لكم أجوان وإذا استهدت الأخطاء فلم أجل هذا في حق من يحكم بعلم هذا في من يحكم بعلم ويتكلم بعلم ويقضي بعلم ويبني أحكامه على اجتهاد في معرفة النصوص والأدلة فمن كان بهذه السلة إن أصاب فله أجراً للإصابة وللاجتهاد وإن أخطى فله أجراً واحد والذنب محفوظاً والذنب هو فخري ان هو ليس كل مجتهد مصيبا لله حق ليس كل مجتهد مصيبا لله حق قد يخطئ فاذا كان متحريا للحق حريصا على اصابه الحق متبع للدليل ولكنه مع تحري واجتهاد اخطا فسال خطا معروف وله اجر على تحري واجتهاده فأطلب المثير صلى الله عليه وسلم ما أكثر آمن إذا اجتهدها بحكم فأما إذا كان مقلد فيما يقضي فيه فلا يفكر في يعني إذا كان لا يبني الأمر على الدليل وعلى مراجعة الأدلة والكلام الله والكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون قد اجتهد والحكم هنا خاص بمن اجتهد في ضوء الأدلة ونظر فيها وبنى عليها نعم ويحكم على البعض يعني يحكم لا سيئة من الخصم من خصم يعني إذا كان غضبا من الخصم نفسه إذا كان غضبان من الخصم يوقف الحكم لا يحكم حال الغضب لأن الإنسان حال غضبه قد يسيطر عليه الغضب فيحكم بغير ما يا بغير, ما بغير الحق وبغير الصواب ولهذا جاء في الحديث أسألك كلمة الحق في الغضب والرضى كلمة الحق في الرضى يعني قد تكون سهلة لكن كلمة الحق في الغضب صعبة ولهذا أمر الغضبان كما تسكننا إذا غضب أحدكم فليسكت لأن لا تتكلم وقت الغضب لأن الغالب على كلام الإنسان وقت غضبه عدم الانضباط الغالب على كلام الانسان وقت غضبه عدم الانضباط فلهذا يسكت حتى يسكن الغضب والغاضب والقاضي اذا كان غاضبا ولا يسمع من الخصم ففترى وانما ينتظر او يؤجل حتى يسكن ويهدا غضبه ثم يحكم بعد ذلك ذا تم الخاضيعلم المصوع ب واحساة ورااح قل كل الس وسببباتك والخناص الن. إذا تمت في الاضي هذه في الصار قلة العلمصوع الباس وخلات الزاعرة يعني يخلاق السية وعيفوشة. مع قلة ورع هذا قد تمت خسارته والواجب عليه أن يتدارك نفسه ويعزل نفسه عن القضاء لأن بقاء بالقضاء في هذه الطريقة في الإذن وكفرة في الذنوب يلقى الله فيها يوم القيامة فأولى له أن يعزل نفسه حتى يريد نفسه من هذا المنصب الذي هو ليس أهلا له وليس صالحا للبقاء فيه بادي بادي أحنة الله سبحانه هذا الحديث اوردها المصنف في باب القاضي السوق للمناسبه لأن القاضي اذا كان قاضي سوق هو يرتشي يعني لسوء نياته شيء ياخذ رشوه ليحكم لاجل الراشي فلعن النبي صلى الله عليه وسلم والمرتشي الراشي الذي يدفع الرسوة والمرتشي الذي يأخذها فقاضي السوء قد يصل سوءه أن يرتشي يعني يقبل الرسوة لأجل أن يحكم لصالح من رشا من أعطاه الرسوة فلهذه المناسبة أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث وإن كان ليس مختصا في باب القضاء وإنما في كل مجال رسوة محرمة في كل مجال ولكن لما كان أرقاض قد يصل به الأمر إلى هذا الموصل نبه المصنف أو أشار المصنف رحمه الله إلى هذا الحديث ثم تغيير الأسماء لا تغير الحقائق تغيير الأسماء لا تغير الحقائق فالعبرة بالحقائق ولو غيرت الأسماء وكثير من هذه التبال والمحرمات يغير بعض الناس أسماءها يغير بعض الناس أسماءها ثم يمضي متعاملا بها فالريش وبعضهم يسميها إكرامية يسميها بعضهم إكرامية والربا يسمونه فائدة والقمر يسمونه مشروبا روحيا والشرك بالله يسمونه توسنا فهذه التغييرات في ما تغير الحقائق لا تغير العبرة في حقائق الأمم فإذا دفع رشوة ويسمعها باسم طيب إكرامية أو شيء من هذا القبيل ما يتغير الحكم الحكم باطن وهو يغالط نفسه بهذا نعم الكبير والمستاذ عنه والأشعور القوات المستخدم على عهدنا قال الله تعالى الزامنين تلانين تكما إنك أسان أو مفرد وحضر مدال أهل المؤمنين القوات هذه كبيرة من الحباء القوات والقوات من القوت القود وهو أخذ الإنسان إلى قيادته وإلى مكان ما وأطلقت هذه الكلمة في الشرع على من يقود إلى فعل الفاحشة ويجر يقال له القوال وأيضا يقال له الجرار لأنه يجر إلى فعل الفاحشة وسواء قاد إلى الفاحشة في أهله وعياده بن لامد ما قال القواد المستحسن على أهله أو قادها إلى الآخرين سواء كان رجلا أو امرأة سواء كان رجلا أو امرأة فهذا كبيرا من كبال يريد أدتهم من عضائي الذنوب وودتهم على الشر كفاعله ومن دعا إلى ضلاله يعني مثل هذه عموات أيضا تشمل في عموبها شناعة هذا العمل وفضاعته قال الله تعالى والزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين الحديث في عموما كما مر يدلنا على خطورة هذه الفاحشة وأيضا يدلنا على أن من يمارس هذه الفاحشة تقع في قلوب الناس البغضة له ولهذا يصل حاله عند الناس أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن الزاني لا يرضى بها العثير ولا يقبلها فلا يرضاه إلا زاني مثلها أو مسرق خير مؤمن بالله سبحانه وتعالى فهذا يدل على سناعة الزنا وقبحة وحرمة على المؤمنين إذا كان أمر بهذه السفة وبهذه الشناعة وبهذا القبح كيف يصل الأمر بإنسان أن يكون قوادا إليه أمر يعني وصبه الله عز وجل بهذه السفة وبهذه الشناعة فكيف يصل الإنسان به السوء والخبث إلى أن يكون قوادا لهذا الأمر الذي حرمه الله ووبيّن شناعة ووبيّن أنه حتى مبلغ بالشناعة عند المؤمنين أن من تمارس الزنا لا يقبلها الرجل العظيم فلا يقبلها إلا منه على شاكلتها أو من هو مشرك بالله عز وجل فالأمر والحالة هذه كيف يصل الإنسان به مبلغا في الخبث ويكون قوادا لهذا الأمر الذي حرمه الله عز وجل ورتب عليه الحد في الدنيا والعقوبة الأليمة فالآخرة وعلى سليمان في بلاسة أهدنا نبيا السائر للأهود قال حتى فنح السائر مع الله عن نبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة الثلاثة من الجنة العاب والنيف والزيئون وغفيلة <تصفيق> النساء بشأنه صديق لكن بعدهم يقول أن هذه الحفرة أربعاً نعم فَمَنْ كَانَ مُنْ فِي أَنْ إِنْ ذَانِشَةَ وَإِذْ رَابَلُوا بِمَعْنَةَ كِلِدِيَةَ فَوَدُوا بِمَنْ تَجَعِبُوا عَلَيْهَا وَلَا خَيْرُ بِمَنْ ذَا ثم ذكر هذا الحديث في الثلاثة مدينة يدخلون الجنة و و وهم العق والدي قد مر معنا في كبيرة سبقت والديوث وهو موضع الشاهد هنا الديوث والديوث هو الذي يقر الخبث في أهله الديوث هو الذي يقر في الخبث في أهله ولا يغار على أهله وحريمه ولا يبالي يعلم عنهم أنهم يبالسون في الفاحشة وتحصل منهم فلا, فلا يزعج ولا يتضجر ولا يهتم بالأمر ولا كان شيء حصل فمن كان بهذا ينصفه فهو ديوت وهو من من النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنه لا يدخل الجنة أنه لا يدخل الجنة فهذا يدمن على أن الدياة كان من الكبار وعظيما من عظائم الدنوب قوله في العنوان القو... القوات المستحسن على أهله ما أدري هل العنوان هكذا في كل النسخ القوات المستحسن على أهله طالبا النسخة اللي مع الأحوان نسختنا لكن طبعات اخرى نفس مع القبعة أخرى إيش عندك؟ باسو الثابة اللي معك الطبعة عنها هذه الطبعة التي قلنا أنها يعني إما أن تكون منصوبة للذهبي أو, أو, أو تكون مسودة ومختلفة عن الذي معنا في الترتيب في هذه الطبعة قالت ديوت المستخصن على أهله والقواد الساعي بين الاثنين بالإبليسات أنا يلوش لي والله أعلم أنه العنوان القواد والمستحسن على أهله فلعل بعضكم يحقق ويراجع والقواد هو الساعي بين الاثنين يعني يجرر سواء على أهن على غيرهم هذا هو القواد وغذي المستحسن على أهن والنصوص التي يعني ذكرها المصنف رحمه الله تشمل هذا وهذا نعم قال الكبيرة الثانية الرجل يكون من الرجال والمخنف من الرجال قال الله اللهم resonance قال الكبيرة الثانية الرجل من النساء والمخنف من الرجال الرجل من النساء مسترجل الذي تتشبه بالرجال والمخنف من الرجال هو الذي يتأنث ويتشبه باللجال وكل منهما ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أورد أولا قول الله عز وجل والذين يجتنبون كبائر الإذن والفواحش وإذا ما رضبوهم يغفرون فالآلة بعمومها تدل على شناعة هذا الأمر دلالتها بعمومها نعم قال في الناس وهم كان هذا الحديث والذي قبل فيه من دلاله على أن آه آه آه الرجل من النساء والمخنث من الرجال كلهم منهم مقيتك والكثيرة من, من كبار الدو يعدها مستوجبه لللعن واللعن والطرد والابعاد برحمه الله عز وجل الله عنه قال رسول الله عليه وسلم هو الذي ينس وهذا مثل ما سبق يعني تشبه باللباس أو بالمشي او بالحلقه الكلام أو غير ذلك كله استوجب لللعب وقال رسول الله عليه وسلم سنة من أهل النار لنفر أخمان أخم عم سياسة أسناب الغبار يوريقون لهم الناس ولساق تاسية معالية لا تضروز كن لأسنع تبقرنا عليا لَأَلْمَنَا لَجَدَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيْحَهَا وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُولِكُ الْمَّسِيَهُ مِكَانَا وَجَدَهَا مَدَى مُسْلُ الشاهد من الحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصند من أهل النار نساء كاسيات عاريات كاسيات يعني عليهن ثياب عاريات أي أن الثياب ليست ساكرة ولا مختشمة إما أن تصف العورة أو تشف عنها أو تحجمها أو تبينوها فهي في الظاهر كاسية وفي الحقيقة عالية فاكنة كاسيات عائرات مائلات مميلات يعني مائلات في مشيهن الناس مميلات للرجال بطريبتهن في الحركة والمشي فتنة ولا يغلبن بأرجلهن ليعلم ما يقفين من زينتهن لأن هذا في إيماله للرجال ومتنافئ مع العفة التي ينظر يلتكون عليها المرأة رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة يعني تجمع شعرها طوق رأسها بهذه الصفقة كأسلمة البغت المائلة قال صلى الله عليه وسلم لا يدخلنا جنة ولا يجدنا ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا أي مسافة بعيدة والله رسول الله عليه وسلم ألا هلت الرجال لين أطاعوا النساء ألا هلت الرجال لين أطاعوا النساء هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وال والمرأة في, في, في عقلها أضعف وعقلها أقصر لا يعني هذا أنها ليس عندها رأي أو لا, لا, لا فهم عندها ليس هذا هو المعنى لكن صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة ناقصة عقل ودين في الشهادة شهادة وعلى مصر شهادة الرجل فهي دونه وهذا شيء جعله الله سبحانه وتعالى وهذا لا يعني انتفاء العقل او عدم حصول فهم أو ليس هذا المرأة لكن عقلها ناقص كما أخبر عليه الصلاة والسلام ناقصات عقل ودين وبعض النساء التي ليس عندها مكانة ليس في قلبها مكانة عظيمة للسنة قد تنزعج من هذا الحديث وربما بعضهن يعني يبلغ بها المبلغ أن تفتب معترض كيف يقال أن المرأة ناقصة عقل وهي التي فعلت وهي التي حصل وهي وتبدأ تنتقد ولهذا يقولون من, من القرائف يقولون من بعض النساء أتينا إلى أحد العلم معترضات على هذا الحديث أتينا إلى أحد العلم معترضات على هذا الحديث وبدانا عنده يعترض كيف يقال عن المرأة انها ناقصة عقل ودين وكيف وكيف والمرأة وكذا فلما إن انتهى من الاعتراض قال انتهيتنك وقلنا نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل من علماء مصر قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال النساء ناقصات عقل ودين لم يقصد كنا دخلهن شيء من الفرح الآن خرجن من هديد قال لما قال ناقصات عقل, عقل ودين لم يقصد كنا وإنما قصد نساء الصحابة ومن كنا على طريقة نساء الصحابة أما أنتنا لا عقل ولا دين أما أنزلنا لا عقل ولا دين كيف تعترضنا على يقولون أن كان واحدا منهن سميلة جدا وأرادت أن تنقف الموقف قالت أيضا ليس النبي صلى الله عليه وسلم قال رفقا بالقواليل قال نعم رفقا بالقواليل وما قال رفقا, رفقاً بالبراميل كان مغضب من الموقف على كل حال يعني هذه كانت إجابة وربما أنها يعني الموقف جعله يرضى ويتكلم بهذه الطريقة لكن الشاهد أنه يوجد من النساء من يعني إذا, إذا قل حظها من تعظيم السنة في قلبها لا تبالي وتعترر بهذه الطريقة على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تمنى الأفعال في سبحانه وعليه السبعة تقارب السينة والزنة والنظام والنظام والسكة النقاط وتطلبوا عن المستير والأكبر ونحن بذلك بفلوسه عشر السبا والأسوال والمدنس في العمان عشر ونظام يتبير ونحن بذلك يعني كل هذه الأمور التي هي من أظهر المرأة للزينة وفيها فتنة للرجال تظهر الذهب أو الحلي أو يعني تبين من تحت النقاط محاسنها أو كذلك يعني تتطير بالمسك والعنبر ما له رائحة فتجذب الناس إليها أو, أو نحو ذلك يعني أيضا تلبس المداس يعني أن لا, لا يستر قدمها فكل هذه من الأمور آه التي آه قال عنها المصمت من القبائح التي لا تليق بالمرأة المسلمة العفيفة نعم التميم والمحلل والمحلل صححه حديث ابن مسعود الله, الله, الله عليه وسلم على عاهكه المحلل, المحلل, المحلل والمحلل هذا في في النكاح ان يطلب الرجل زوجته الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكيح زوجا غيره لا تحله حتى تنكيح زوجا غيره فيأتي بالمحلل ويسمى التس المستعار يأتي به لينكيحها فقط ليحلي لها له يعني ينكيحها لمجرد أن يحلي لها ف له. فالمحلل والمحلل له كل منهما ملعوب يعني من باشر هذا العمل يكون محللاً الزوجة لزوجها أو طلب هذا العمل الزوج الذي هو المحلل طلب هذا العمل لتحلل له زوجته فكل منهما ملعون وهذا يدل على أن الأمر من الكبائل وواضح أنه من الكبائل لللعن لعن النبي عليه الصلاة والسلام وكان المصنف كأنه يعني عند الشيء من التردد في هذا لأنها في الاخير قال لأمور يحتمل أنها من كبار وأورد هذا الحديث أورد من ضمنها يعني هذا الحديث فالحديث واضح أنه من كبار واللعن لا يكون إلا عن أمر كبير نعم وإن عليه ربيح ومتال أنه عند أبيل سلطانه عليه وسلم مثل فواقع المسؤولين للجمسائين نعم ولكن لا أعلم أن يقالوا وقالوا من عاملوا في رفس المدائج ويتنفلوا من نهي فلعل الله تعالى يعني هذا نوع من الاعتدار من المصنف رحمه الله في حق من لا يعلم أو أختي يعني فتوى خاطئة وظن أن الأمر صحيح لا أعلم مثل هذا يقول يكون معذورا نعم فالتبعات من الأدنون أثر من مائزة والدفع والأحمد تنزيل قال الله تعالى قل لا أكثر في معاولين لذلك المحرم على طاعتني يطعمك إلا ليكون ملكة أرضكم مسبوعاً أولاك التنزيل بإنه بيس ثم التعفذ أثناء لتغيبه هو تكره من وما أحسن الله أن المسلم يتعفذ من التنزيل أكل المتنزيل ربما يبعث ذلك زناد الأمور الجبالية وثناء الكهية الخالجين في الإسلام وفيه وسلم المبني أن أكل المتنزيل أعرف لكم بشكل خطر سبحانه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا تقل الجبدة لأنك من نفس النار والعورات ثم قال المصنف رحمه الله أكل الميت؟ والدم ولحم الخنزير أي أن هذا من الكباه والخنزير هو الحيوان المعروف وقد حرم الله تبارك وتعالى أكله في القرآن الكريم قال جل وعلا لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتدا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه لتس وهذا فيه الأصل أن الأصل في الأطعمة الحل إلا ما حرمه الله ومن ذلك هذه المحرمات وأيضا ما جاء تحريمه في سنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ثم يعني جاء الخنزير وأنه ما يظن أن مسلما يتعمد أكله لغير ضرورة لظهور صناعة أكله عند المسلمين ومما ذكر يعني ذكر عدد من أهل العلم في الآثار الصيئة لأكل لحم الخنسير أنه يميت الغير أنه يميت الغيرة ويولد الديافة في من يأكل هذا اللحم ولعل في اللحم من الفساد أو الضرر لا يجرب للإنسان خلل في سلوكاً وفي في الضروره في ما اعلنت فوهذا يعني امر يعني لا ريب ان الله عز وجل جعل فيه تاديرا بل ان ان الامر ليس فقط ب, ب, ب يعني بالاكل يعني يعطي السكينه يعطي السكينه والطمانينه فعلى كل حال هذا أمر محظا محرم بكتاب الله عز وجل وأكلوا لحم الخنزير كبيرة من الكبائر يقول الذهب وفي نفوس المؤمنين أن أكل لحم الخنزير أعظم إثما من شربي الخمر والخمر مرم على أنها أمة الخبائر إذا شرب الخمر أكل لحم الخنزير وزنى وفعل كل المحرمات وقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أورد المصنف لا يدخل الجنة لحم نبتة من الصحب النار الأولى هذا بعموم يدل على تحريم أكل الخنزير وأنه من الكبائد نار وقد أجمع المسلمون على التحريم النار على التحريم أو القرية صلى الله عليه وسلم الذي فقط تنعد الى باللعب فهذا يعني استدلال عقلي اورده المصنف رحمه الله هنا ليبين الصناعه القائمه في النفوس لاكل لحم الخنزير فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذم اللعب بالنرد وهو عرف في هذا الزمان بالشطرنج وهي لعبة قديمة فلما آه... لما اللعب بالنربة وبالنشير آه... آه... بين شناعة هذه اللع... اللعبة بأمر متقرر في النبوس قال ففي أدنما صبغ يده بلحم خنزير وجم و... وقد قامت النبوس شناعة هذا الأمر أن تصبغ اليد بلحم الخنزير وجم الخنزير قائم في نفوس قدارة هذا وشناعته فهذا وجه لطيف أورد المصنف هنا رحمه الله لبيان شناعة لحم الخنزير أي أنه من المتقرر في نفوس المؤمنين أنه امر شريع أن يلطق الإنسان يدا بلحم الخنزير ودمه ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم تحريم النرد مثل تحريم النرد مثلا هذا الذي قامت النفوس قدرته وصناعته وان يلتقط الانسان بيده بلحم خنزير الخنزير والدب <تصفيق> هذا وجه الاستدلال للمساله هذا يعني لا ريب ان لا اليد في لحم الخنزير ودما اعظم من من اللعب فكيف بالاكل اكل لحم الخنزير وشرب وشرب دبه يعني الامر اقبح و واللعك بنرض يعني دمه السنك قديما وجمعوا في مصنفات ومن افرد فيه افردوا في مصنف الاجري رحمه الله لا كتاب قيم في تحريم النرض والشطرنج وهو مطبوع متداول قد جاء عن علي بن بن طالب رضي الله عنه أنه مر على قوم يلعبون بالنرض والشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكبون والأدوات التي تحرك على رقعة الشطرنج هي تماثيل الأدوات التي تحرك على رقعة الشطرنج هي تماثيل تمثال لملك وتمثال لحصان وتمثال للجنود تماثيل ويعكفون عليها الساعات لهذه التماثيل ولهذا رآهم علي وضيقا عنها قال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ومثل هذه التماثيل التماثيل التي في اللعبة التي تسمى بالفرفيرة يعني توضع كرة وهناك تماثيل على شكل اللاعبين ثم يلعب اثنان متقابلان على هذه اللعبة وكل له مقابر يمسكها من جهده وهو يمارس هذه اللعبة وأمامه هذه التماثيل وإحكام هذه اللعبة لعبة الفرفيرة تتطلب من اللاعب أن يركع في كل مرة يريد أن يتقن الإصابة فيكونوا على هذه الحالة الصية أمام هذه التماثيل يركع ركوعا من بعد ركوع أمام هذه التماثيل نسأل الله السلامة والعافية كنت كتبت على كتابة مختصرة وقرأتها على زمان على الشيخ عبداليزنباز رحمه الله ومضمونها هذا المضمون ف قال لي رحمه الله أن هذه اللعبة مثل ما يعني مثل ما في التقليل الذي ذكرته يعني واضح أنها محرمة ولا تجوز ولا يصح اللعب بها وهي تمثيل واضحة وإتقان اللعبة لا يكون إلا عن إتقان اللعبة لا يكون إلا عن ركوع أحيانا حتى يجيد غض الفوز على يعني ما يتعاملون به وتكثر هذه اللعبة في رمضان ويا سبحان الله المسلمين في الليل في المساجد ركعا وسجدا في بيوت الله يرجون رحمة من الله وذبوانا والشباب وأهل الله أشغلتهم أمثال هذه اللعب ونظائرها عن الأخبار على طاعة الله سبحانه وتعالى والخوز برحمته عز وجل في يوم الحاديث عدم التنزل من الدول وهو شعار النصارى قال الله تعالى وديها بكث ورشد ثم ذكر هذه الكبيرة عدم التنزل من الدول وهو شعار النصارى النصارى ي... إذا جاءه البول في أي مكان يقول ثم يلبس ملابسه ولا يبالي بالقادرات والنجاسة التي, التي تؤذيه أو تكون فيه وأذكر أنني مرّة كنا في سفر وكان معي في ذلك السفر رجل كثير فكان يعني في أثناء السفر ونركب الطيارة ونجلس في أماكن فكان إذا مرّ أحدهم يلتفت عليه يقول مرّ نصراني يقول عربت مرّائحته يعني كل ما مر يقول ما, ما, ما عرفت من رائحته لأنه يمر ثم تمر رائحة كريهة معه فكل ما مر يلتك عليه ويقول لي هذا نصراني مر أو عبارة مثل هذا القبيل من الرائحة هذه طريقتهم ما يستنزهون من من البول ولهذا رائحة كريهة ويضع الطيب لكن الطيب ما يرفع الريحة تغلبها ريحة الخليفة تغلب الطيب الطيب فترة محددة ثم تذهب الريحة رائحة الطيب ويبقى خبثت ويريد أن يركع الريحة بوضع سيمنا الطيب والطيب يعني يطير ما يبقى يعني يبقى نصف ساعة ساعة بالكثير ثم تذهب رائحة الطيب ويبقى الخبث وفي حال وجود الطيب فهو طيب منزوج بالخبث والغالب على الخبث أنه يغلبت ثم تذهب رائحة الطيب يبقى خبثا محضا رائحة كريهة فالنصارى هذه طريقتهم لا يستنزهون من البول فعدم التنزه من البول كبيرة وهو من من التشبه بالنصارى وهو من التشبه بالنصارى فعدم التنزه من المولي كبيرة استدل لذلك بعموم قوله تعالى وثيابك فطهر, فطهر هذا فيهم استنزاه من البول وقال النبي يسر وقال عليه الصلاه والسلام ما ضرنا بضري فقال لكم ما يعددان وما العددان في كثير ما احد ما كان لا يسترسل في الدول رفيقي هذا احيانا اذا وبعد ان كان مرور وقال النصراني مره يعني المره رايح حتى جدا اول ما يشرا اقبل يضع السمار بهذه الطريقه ثم اذا انتهى قال او النصراني يعني الرائحه لا من عدم الاستلذاذ من من البول الحديث الذي ساق المصنف رحمه الله واضح لأن عدم من لكول كبيرة قال إنه ما لا يعدبان وما يعدبانه في كبير جاء في بعض روايات الحديث ما إنه لتدير فقول ما يعدبانه في كبير ليس المراد أنه ليس من كبائر الذنوب ليس المراد بقوله وما يعدباني في كبير ليس المراد أنه أن هذا الأمر ليس من كبائر الذنوب وإنما المراد ليس كبيرا على النفوس يعني أمر سهل ليس أمرا عظيما يشق على الناس بل أمر يعني سهل جدا الأول عدم استنزام من البول واستنزام من البول سهل يعني أن يتبول الإنسان باحتياط لا يطير عليه من رشاشة وإذا انتهى غسله كما جاء في السنة او استجمر كما جاء في السنة أمر سهل جدا يعني لا يشق على الإنسان وعدم المشي بالنبيمة أيضا سهل كله عملية كف للنسان فليس أمرا كبيرا يعني ليس أمرا عظيما فهذا المراد بقوله وما يعذباني في كبير أي في أمر كبير على النفوس ثم قال أما إنه لكبير يعني من الأمور الكبيرة ومن الذنوب الكبيرة وهذا استدرال حتى لا يفهم القول الأول خطأا فكان أما أحدهما فكان لا يتنزل من بوله يعني لا ينظف نفسه من البول ولا يحتاط نفسه من رشاش البول وأما الآخر فكان يمشي بالنبيبة والنبيبة كبيرة وهي القارة بين الناس والنشي بينهم نقل الكلام على وجه الإفساد بينهم نعم ولكن أكثر الطرور التي مصريحين لهذا اليومين لا يستثر من بوله لا يستثر من بوله المعنى آخر لا يستتر من بوله يعني إذا ذهب ليه لا يستثر عن أعين الناس فلا يباري أن يروب على هذه الحالة وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يقبي حاجة وأبعد وفي آداب لقضاء الحاجة المعلومة في السنة وفي كتب الأحكام ففعدم السياق قد هو عدم رعايه حفظ العوره و و و, و عن عين الناس الانسان ذا محتاج للتقوى لابد ان يبعد ويتوارى عن الناس حفظ لعورته و لها ففديتها في بعضها القاضي لا استتر من الاستدار وفي بعضها لا استنزت يعني من التنزه والتنزه من اثار البغ وعن ابي هريره رضي الله تعالى عن النبي عليه وسلم قال تنزه مجردوا بين عانه فجعله في القدر اوه و هذا كان لا يستنزل غير بول هنا قال تنزه من البول فان عامه علال القدر بده نعم إما إذا لم يحترش من الزولة لبدنه من قياده فصلاته غير مقبولة الصلاة لا تقبل إلا بالطهارة مرة معنا قريبا لا تقبل صلاة بلا طهور فإذا كان لا يستنزه من القول فيكون صلى على غير طهارة ولا تكون صلاته مقبولة نعم وهو ذاك في كومه الفعالى إننا السبيل على الذين ينبون التعاس ويضمون في الأرض على المتعليم المكاس والمتس هو أخذ ل... ل... للأموال ووضع و... ضرائب على, على... على, أموال... على الأموال وأخذها بغير حق أخذ للمان بغير حق فيسمى المفس يدل على تحليمه عموما قول الله سبحانه وتعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويظلمون في الأرض بغير الحق فكل بغي وظلم الناس بغير الحق في المال أو في الأعراض أو في الدماء فهو محرموا من ذلك المفس الذي هو أقضى لأموال الناس بغير الحق نعم الحديث في, في ساقه صاحب, صاحب مكس يدل على أن صاحب المكس على كبيره وعلى ذنب عظيم و, و, و, و, و, و, و على كبر هذا الذنب قول النبي صلى الله عليه وسلم توبه لو تاب صاحب مكس يعني ذنب صاحب المكس عظيم جدا وهذه, لو تاب... وهذه التوبة التي تابتها هذه المرأة من, من الزنى لو تابها صاحب مكس لقبلت منه يعني لقوة التوبة التي حصلت منها فهذا بمفهومه يدل على أن صاحب النكس ذنبه عظيم وجرمه كبير جدا وجرمه كبير كبير جدا وجد كيس فيه <تصفيق> من فاطئة من ان العشره الناس الذين يعذبوا الرعاه هو ثم بين يعني خطورة المكاس وانها اسد يعني اشد من السابق وشبيههم بقاطع الطريق وجه شبه بينه وبين الطريق لان كل منهما يقعد في الطريق ويبعد للاخر كلا منهما يقعد في الطريق للاخذ وليذا قال فيه شبه من قاطع الطريق لان كلا منهما قاعد في فالطريق للاخذ نعم ويذكر الشخص في وصايه بالجاريه 300 درهم يعني الامر كي المكس يتناول الكاتب والاخذ و... والجندي و... وكل من هم متعاونون على على هذا الاخر نعم الكبير ثالثة ثلاثون حجية فظهر من النفاق قال الله تعالى عن الناس بذرار والناس ولا يزنون الله للذى قليلا البيان من الكبار وهو من النفاق وهو من المنافقين كما قال الله تعالى في وصف المنافقين يراؤون الناس والرياء يظهر الإنسان من العمل ما لا يبطن يظهر الصلاة ويبطن الفساد يظهر الإخلاص ويبطن خلاف ذلك والمراءة هي أن يري الناس بأعينهم ما ليس حقيقته قائمة في نفسه يعني ما ليس له حقيقة قائمة في نفسه فهذا هو الرياء والرياء نوعان رياء خالص رياء خالص إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنها وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستلسئون إذا جاءك المناتقون قالوا نشهد إنك لرسول الله ففي رياء خالص هذا صاحبه كافر من المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار والنوع الثاني يسير الرياء النوع الثاني يسير الرياء لصاحبه مخلص لكن أحيانا وفي بعض الأعمال يخالق عمله رياء يزين عمل صالح لرؤية أحد له كما قال عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخضي يقوم الرجل فيزين الصلاة ولما يرى من نظر, من نظر رجل يعني يزين عملا لكون أحد رآه هذا يسير الرياء وليس محبطا للأعمال كلها ناقلا من المله ولكنه محبط للعمل الذي قابته لا يقبله الله تبارك وتعالى منه نعم الذي يمتق ماله هذا مثال من أمثلة الرياء الرياء في النفقة يمتق يعني مالا يعطيه الفقراء والمحاولة رياءا ليس طلبا لتواب الله سبحانه وتعالى والله لا يقبل العمل النفقة أو غيره إلا إذا كان خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى وقال الأنبي صلى الله عليه وسلم أول ناسي الله أنه يوم القيامة رجل السجرية تغطي به فعلا الله محمد الله نعمة لك عوامنا قال كنا عمي سبينا قال قادر رجل السجر قال كلمت ولا يتقادر ذري وقال جريه وفتقه إنه عمي رجل تصعيد على وجه لأن تغطي بالنار وقال كنا تعلم عنه لفتق الله القرآن تغطي به فعلا الله نعمة قالك الدنيا على الذي قالت احمد ابن واحد بك الغايات قالت لك وليس تعلم ما يقال عالم وطفت به العالم يقال غايه فتقديك من محرمه في وصول بها وسمي حتى انيت النار وبرد المسعر واقع عليه وتاخر من اصناف الناس ردي به تعاظم من اعلم قال من عمل ذلك ثم سقينا الى جنات المصنف رحمه الله هذا الحديث في بيان من كبيره البيان والريال في كل كل الصالحة يكون في الجهاد ويكون في الصلاة ويكون في طلب العلم ويكون في النفقة في الإنفاق والبدل يكون في الأعمال الصالحة فمن عملاً عمل الصالح ليقال عنه أي ليثنى عليه وليمدع وليطرع عند الناس فإنه فلا يحصل عند الله شيئا لأنه لم يعمل لله ولا يعمل الله العمل إلا إذا كان له ومن أراد الآخرة وسعى لا أسعى وهو مؤمن كانت لله وقدم العمل متقربا به إلى الله كان في صالح عمله أما إذا قدم العمل للناس فإنه يحصل ما عند الناس بأن يقولوا كلان جريء كلان عالم ولا موته وتنتهي بموت تنتهي هذه الأمور بموته ولا يجب عليه ثوابا يوم قيامه بل إنه يسحب إلى النار كما جاء بالخديث حتى فسحب على وجهه حتى وقية في النار لأنه لم يتقرب بهذه الأعمال لله وهي أعمال لا يتقرب بها إلا إلى الله ولكنه فعلها ليمدأ وليثن عليه وليقال عنه جريب أو ليقال عنه عالم أو ليقال عنه مجالد أو ليقال عنه منتق أو نحو ذلك فالشاهد الحديث دليل على أن قيام من الكبائر وذلك للوعيد لفاعله بأنه يوم القيامة يسحب على وجهه حتى يلقى في النار نصر الله جل وعلا العافية والصلاة وعن المعنى رضي الله فاتحكما انه ناس القانونه على مضاينا ونقول لهم لا يتكلموا به الى على الله سبحانه عليه وسلم هو المقارئ ثم اورد الان الامام رحمه الله هذا الحديث لبيان وجه من وجوه المرااءات يتظاهر الإنسان بأقوال أو أشياء من هذا القبيل في مقام مقامات ثم لا يكون عليه في مقام آخر فيكون يتزين لما يرى يتزين بالصلاح يتزين بالتقال يتزين بنحو ذلك لما يرى من نظر الرجل إليه سواء امير او وجيل أو وزير أو غير ذلك ثم لا يكون في معتاد وقته كذلك في يقول ابن عمر كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وسمع سمع الله بيت ومن يرى يرى لله بيت ثم ذكر هذا الحديث في خطورة الرياء وعقوبة المرأي وعقوبة الجنس العمل سمع سمع الله به يد الله عز وجل يظهر يا يوم قيامه وكذلك المراء والمسمع المسمع هو الذي يسمع بعمل يسمع الناس بعمل والمراء الذي يري الناس بعمل المسمع هو الذي يسمع بعمل انا الذي كذا وانا الذي كذا وانا الذي كذا فسيجعل أعماله يلفر أعماله للناس جلباً للبدح وجلباً للثناء و... و... والمرأي هو الذي يرأي أن يريد الناس عمله والعقوبة من جزء العمل من سمع, سمع الله به ومن رأى رأى الله به نعم وعلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى من أبياء الشرق <تصفيق> اليسير من الرياء شرك يعني شرك أصغر شرك أصغر و و و والرياء الخالص شرك أكبر ناقل من الملة أما اليسير من الرياء أو شرك أصغر لا ينتقل به صاحبه من الملة والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى دعوة نافعة في هذا الباب لأن الإنسان يحتاج إلى مجاهدتان مهلي الخلاص منه الرياء والسمعة يحتاج إلى مجاهدة وقد تغلب نفسه في مقامات ومقاماته سأرشد النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة إلى دعاء نافع في هذا الباب هو في الأدب المفرد المخاري وغير لسند ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أشترك فيكم أخفى من دبيب النمل قال ألا أدركم على شيء إذا قلتموه أذهب عنكم قليل الشرك وكثير وقلنا بلى يا رسول الله ارى تقول اللهم عندي تقول اللهم اني اعوذ أن بك أن اشرك بك انا وانا اعلم لما لا اعلم الله اني بك ان اشرك بك وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم لان قد يتسلل الى نفس الانسان اشياء خطيه تدخل الى قلبه ولا يشعر بها فالمواظبه على هذا الدعاء تعجب جدا ومفيد للمسلم كما ارشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغذرك لما لا أعلم نعم الخبير رب الله قال الله تعالى لا تقول الله رسول ونقول وإما ناجدكم وانكم تعلمون القيانة غد الأمان ومن أصاف المؤمنين الأمانة و... و... والمؤمن صاحب أمانة ولا إيمان لمن لا أمانة له فالخيانة ليست نصفات أهل الإيمان الخيانة ضد الأمانة وإذن أصاف المنافقين والمنافق تبن خان يعني لا, ي... لا يفي ولا يتزم بما تبن عليه بل يكون فالخيانة من أنصاف المنافقين وليست من صفات أهل الإيمان ويمنع كباء ومن أدل على هذه الكبيرة قول الله تعالى لا تخون الله والرسول وتخون أماناتكم وأنتم تعلمون وفيها خطورة الخيانة وأعظم الخيانة أن يخون الله ورسوله فيما اتمنه عليه من القيام بدين الله لأن الدين أمانة إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات هذه أحوال الناس مع الأمانة أمانة الدين وهم ينقسمون مع هذه الأمانة إلى أقسام ثلاثة القسم الأول حمل الأمانة في فغاثر خراب الشباب وهو المنافق والقسم الثاني لم يحمل الامانه لا في ظاهره ولا باطنه وهو المشرك قال الله تعالى الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والقسم الثالث هو من حمل الامانه في باطنه وظاهره وفي سره وهو المؤمن قال تعالى ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات فهذه احوال الناس مع الأمانة وفي حمل الأمانة التي هي حمل الدين وأعظم الخيانة الخيانة في هذه الأمانة ولهذا قال الله تعالى لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وهذا نوع من الخيانة خيانة الأمانة التي تكون بين الناس فيما يأتمن بعضهم بعضا عليهم نعم قال الله على الذين يكافرون وهذا خطوره الخيانه وجناياتها على صاحبها قال ان الله لا يبي كيد الخائن هذا في إذا كان بين المسلمين وبين القطاع عهد إذا كانت الواجب عن المسلمين أن يفووا بالعهد وأن يلتزموا به وإذا بلغ الأمر أن المسلمين خافوا خافوا من الكفار أن لا يلتزموا يعني ظهرت منهم علامات واضحة أنهم لا يلتزموا بالعهد الذي بينهم وبين المسلمين فإذا بلغ حال الكفار هذا المبلغ فانبدئ لهم على سوا يعني تخبرهم بأن العهد الذي بيننا أنهيناه أو, أو, أو, أو توقفنا عنه فليس بيننا وبينكم عهد يعني إذا ظهر منهم علامات القيانة وعدب الإجسام فانبذ إليهم على السوايا يعني انبذ إليهم العهد الذي بينك وبينه قال نفسه رسول الله عليه وسلم ومن دلاد الآية في الباب قول الله تعالى إن الله لا يحب القائلين إن الله لا يحب القائلين هذا يدل على أن القيامة كبيرة وعمل لا يحبه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمان ولا يقين لمن لا أحد النفي كما سبق نفي للإيمان الواجب ليس نفيا لأصل الإيمان وإنما هو نفي للإيمان الواجب ولا يكون إلا عن أمر كبير وأمر عظيم فالحديث دليل على أن الخيانة وعدم الأمانة كبيرة من كبائر الذنوب وقال عليه الصلاة والسلام آية المنافقة الثلاثة إذا حدد كلم إذا وعبت أفضل وإذا أفضل من أخان علامته علامة النفاق وذكر منها إذا أت من أخان وموضع الشاهد من الحديث نعم القياده المصنف رحمه الله ان يكتب هنا ببيان تفاوت الخيانه في درجتها يعني ليست الخيانه في رتبه واحده حتى الخيانه بين الناس وضرب على ذلك مثالا قال من خانك في سر يعني في في الشيء قليل ويسير جدا من النقود والمال أعظم أهون أو ليس كمن خانك في أهلك أو خانك في مالك أو ارتكب العظائم أراد أن يبين أن الخيانة كلها مذمومة وهي متفاوتة في كبرها وحجمها وقبهها نعم الكبير المطهامسة هو الثلاثون تعلم في الدنيا وكتمان العلم قال الله تعالى إنما شاء الله أكبر بالعلماء ثم ذكر هذه الكبيرة هو التعلم للدنيا وكتمان العلم هتاني كبيرتان الأولى التعلم للدنيا يعني أن يطلب العلم للدنيا والعلم إبادة وقربها لله سبحانه وتعالى فطلب العلم للدنيا كبير أن يتعلم العلم ليطلب به الدنيا هذا كبيرة وكذلك كتمان العلم كبيرة من كبائر الدنوب والعلم عباده وقربه وطاعة لله سبحانه وتعالى لا يطلبه الإنسان إلا لطلب رضا الله عز وجل قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلمة فهذا هو ثمرة العلم الصحيح والعلم النافع أنه يولد الخشيه الأقبال على الله سبحانه وتعالى لا الأقبال على الدنيا وقصلها بطلب العلم وقال تعالى لأن الذين يشترونها نسانا منذ اليوم والقدار من ذلك لأنه ينال هذه الآية فيها تحريم كتمان العلم تحريم كتمان العلم ممن آتاه الله عز وجل البينات والودا وأخبر الله عز وجل أن مكاتم العلم يلعنه الله ويلعنه اللاعنون يلعنه الله ويلعنه اللاعنون وكتمان العلم إخفاؤه وعدمه إظهاره هذا المراد بمجرده كتماء وقت الحاجة إليه إخفاء للعلم وإخفاء للحق وإخفاء للهدى وتضليلا للناس فهذا كبيرة من كباري أدبنوا أما, أما إذا كان الغرض سيانة العلم يعني كتماء عن بعض الناس سيانة للعلم وعما لا يحمله ولا يفسن حملة أو إذا كان الإنسان منزلة في العلم لم يصل إلى مثل بعض المساء المتقدمة فلا يجيبه لا يجيبه بالعلم هذا كثمان إنما هذا مصلحة نعم وقال تعالى الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب وقال أيضا هذه النظيرة الآية التي قبلها في سورة البقرة في بيان عقوبة وحكم مرتكب هذه الكبيرة في إثمان العلم وقال السعادة وإذ الله من إجراف الذين هونزوا الكتاب فلتورين منه للناس والذين الزمون فلتجوه وراء خبورين ثم أيضا ذكر هذه الآية وفيها خطورة كتمان العلم وأن الله أخذ الميتام على أهل العلم أن يبينوا العلم للناس ولا يكتمونه فمن كتمه خالف هذا الميتام وهذا العهد الذي أخذه الله عز وزل على من أتاه الله العلم وقال القبيل صلى الله عليه وسلم فالشعر الذي مما يتبع بقول الله لا يتعلمه لي من ليسر به عوض من التي تعرف جنة هذا فيها عقوبه من يتعلم العلم الذي يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عوض الدنيا يعني نيته فيه ليست خالصا لله وانما ليدور بطلبه نيل عرض الدنيا فعقوبته أنه لا يجد عرض الجنة أي رائحة الجنة نفسنا جنة محبيد ومعه وراءة ربي الله تعالى ساتة جمجل يمسحبون إلى الدار أحد من الذين يقابلون إذن من الذهاب المعثل طواير ابن مايعو عند قريب ان عند هذا ولا في المجالس فمرت ذلك يثناه النار هو ومنت هذا من مما لما تناكه مع الاخلاص في طلب العلم أن يتعلم المرض العلم ليباهي به العلماء ليباهي به العلماء يعني ليحصل له المباهات المفاخرة في مجال أهل العلم ومن الأمثلة على ذلك أن يضبط مسألة من المسائل الدقيقة ثم يذكرها في مجلس عالم ثم يبدأ يتكلم فيها لأنه راجعها مراجعة واسعة حتى يحصل له المفاخرة والمباهات وأنه عنده وما ليس عند العالم ويقصد بذلك في قرارة نفسي أن يبرز وأن يظهر وأن يكون له الفخر وأن يختخر في المجلس فهذه نية فاسدة نية فاسدة ولو جلس ليالي يظهر مسألة لا تكون في صالح عمله لأنه غبطها للمغاخرة والمباهات وهذا مما يتنافى مع الإخلاص وكذلك آآ آآ نعم وكذلك ممارات السبهة ممارات السبهة يعني للأجل الخصومة والجدل والظهور في المجالس وغلبة الآخرين حتى ولو كان على غير الحق يحرص أن يقول له الغلبة وإذحام الآخرين وإسكاتهم هذه ممارات السبهة في قلب العلم من أجل ممارات السبهة او كذلك ليحيز به المجالس ان تكون المجالس له وويشتهر ويا يظهر على الناس هذا كله يتنافى مع الاخلاص فلا يكون عمل الانسان مقبولا بل هو يتنافى مع الاخلاص يتنافى مع طلب العلم اصلا به وقاصدا به وجه الله سبحانه وتعالى العقوبه قال النار النار نعم والله قال من يكتب النار قيل ان تسلكوا ورموا وذكر كثير نعم وهو بمعنى ما سبق وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان كل ما يخرج عن سبيل الجنه من النار ساقه صحيح رواه البخاري ومسلم هذه عقوبه كاتب العلم انه يوم القيامه يجر بنجم من النار يعني ليس كالنجم التي في الدنيا اللجام الذي يوضع على من القماش الذي يوضع حتى لا تاكل صاحبها ان لا تاكل يوضع على فمها فلا تستطيع أن تأكل والذي يكتم العلم ويمنعه مع حاجة الناس لي يلجب يوم القيامة ليس بقماش وإنما بلجام من نار لجام لا, لا كل لجم وإنما لجام من نار عقوبة له على كتمانه للعلم وقال عبد الله يجب عليك ما شاء الله الله عليه وسلم قال لا يدخل ثم ذكر هذا الحديث حين لا يدخل الجنة والذي ذكرت ذكره هنا سابقا مرة معنا في أحاديث نظير هذا في كبائر ليست كفرا فالنفي هنا ليس المراد به النفي المطلق لدخولها فإن مرتفع الكبير ما نمو إلى الجنة مداما من أهل التوحيد ما نمو إلى الجنة فالنفي هنا لا ليس نفي مطلقا وإنما نفي إما نرتفع عالي في الجنة أو لدخول الأول أو لا يدخلها إلا, إلا بعد وإنه ان يعذب على كبائره وليس الابراء يعني ليس المراد انه يرفع ان يدخل الجنه نفيا مطلقاً نعم فاعاده القول الذي لاصل الدخول وانما يكون النفي لاكمال رتبه الدخول أولياً الدخول اوليا في منزلة عالية في الجنه أو نحو ذلك نعم قال ابن ابي عدي النبلي هذا فان النبي صلى الله ورد من طرق وحسنه بعض العلماء وصف النبي صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة لأنهم شبيهين بالمجوس والمراد بالقدرية هنا نفات القدر المراد بالقدرية نفات القدر الذين يقولون لا قدر والأمور ليست مشيئة الله وأفعال العباد يقولون مخلوقة للعبد وليست مخلوقة لله فهؤلاء مجوس للأمة لأنهم يشبهون المجوس من جهة أن المجوس قالوا بخالقين خالق للنور وخالق للظلمة وهؤلاء القادرية قالوا بخالقين الله خالق للإنسان والإنسان خالق لفعل نفسه ولهذا كانوا مجوسة هذه الأمة لشبههم بالمجوس من جهة القول بخالقين الإنسان الله خالق الإنسان والإنسان خالق فعل نفسه لان جعل الانسان عندهم ليس مخلوقه لله وانما انما هي مخلوقه لي الانسان نفسه نعم <تصفيق> ثم اورد هذا الحديث على وجه التخذير للامه والمصحران سيكون في أمة المكذبون بالقدر يعني فاحذروهم مثل قولة في الحديث الآخر لا تقوم الساعة حتى يعبد بآمن من أمة الأوتان يعني هذا الأمر سيوجد واحذروا من هذا الأمر واحذروا من فيه سيكون في الأمة من يعبد الأوتان سيكون فيه من, من يعبد من يكذب بالقدر سيكون فيه من يتبع ان من كان قبلنا لا تتبعونا سنه من كان قبلكم فهذه امور اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انها ستوجد وهو الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه وهذا ذكره على وجه التحدير صحه الذي من بشطره عن علاء بن عبد الله الله بن عبد شاء مرة من فطار إن فلان يقرأ عليه السلام فقال إنهم فلا من إنهم فدأت إن كان فدأت فلا من السلام إنه سبحثم الله سبحانه يقول في هذه الممة خسر ومسر أو خسر بأهل القدر يعني عقوبة لهؤلاء الذين هم أهل قدر يعني القدرية المكذبين له أو المكذبين به فسيكون فيهم هذه العقوبة الخزق والماء والمسخ والقدر عقوبة لهم على ذلك وفيه ابن عمر يعني تبرأ من من يحدث في الدين ومن أحدث الدين قال بلغني عنهم كذا وكذا وأيضا في كلامنا الاعتدال والصاف قد يعز وجوده قال إنه بلغ لي أنه قد أحدث فإن كان قد أحدث فلا تقرئه مني السلام يعني ما جاء بالكلام على وجه طلب التثبت من الأمر لا على وجه الجسم به بمجرد أن بلغه وهذا فيه أن الإنسان لا يكتفي بمجرد ما يبلغه بعض الأمور فيجعلها, فيجعلها حقيقة أو يقبلها مقبل التسليم الذي يتثبت ويتأنى ولا صير من نقول التي تكون بين الناس قلان قال كذا يتأنى الإنسان حتى لا يظلم الآخرين ولهذا قال إنه بلغني أنه قد أحدث فإن كان قد أحدث فلا تقريه مني السلام يعني كان يقول استثبت من الأمر وجعل المسؤولية مسؤولية هذا الشخص استثبت وتأكد فإن كان الأمر كذلك فلا تقريه مني السلام اللواتب صور عبد البعيبي نفرعش عبد البعيبي قال قال رسول الله رسول الله عليه وسلم لا يمكن عبد حتى يؤمن بأربعه يشهد الله ان لا الله وان محمد الله وكن في الذكر وكن في الصدق اظهر الصديق وشهده الجيد وقالوا ان نور الذين من النار ثم اورد هذا الحديث وفيه نفي الايمان ان العبد حتى يؤمن باربع يشهدا لا اله الله وان رسول الله وان رسول الله ويؤمن بالبعد ويؤمن بالقدرة وكل هذه الأربعة عدم الإيمان لها كفر ناقل من البلة فعدم وجودها ينتفي به أصل الإيمان ده. قال أسفياً قال أتزلنا نوسائي معهد الزريف العنبي السبير أن جاء من مضيور وكال أبقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجوز هذه النمة هل يمكن ان يكون هذا دليل لنا الحديث الماضي القدريه المجوس هذه الامه ما المراد بالقدريه من مراد القدرية اجاب هنا المكذبون بالقدر فالقدريه نفاس القدر لان القدريه نوعان. قدرية مجبرة قدرية نفات قدرية المجبرة الذين يثبتون القدر قدرة الله ويكون العبد معظور هؤلاء يطلق عليهم العلماء قدرية المجبرة أو قدرية الجبلية وقدرية النفات هؤلاء المعنيون بهذا الحديث فقول في الحديث اولا القدرية مجوس هذه الأمة يوضحهم هنا إنما يسهرهم مها مكذبون بالقدر فأطلق عليه القدرية لأنهم المكذبون بالقدر والقدرية النفات يخرون من هذا ويقولون نحن لا بسنا قدرية نحن نفات للقدر ويقولون القدرية هم المثبتين له أما نحن لا بسنا قدرية نحن نفات للقدر ف هنا الحديث قال إن المجوسة لأمة المكذبون بالقدر فالقدرية هم المكذبون بالقدر نفادهم وإذا ورأ من هذه النسبة وقالوا نحن لا يقال منا قدرية لأدنى المفاد. حتى إني وقفت لأحدهم أحد القدرية المتقدمين ألف كتابا عنوانه الرد على القدرية ألف كتابا عنوانه الرد على القدرية وفي مقدمة الكتاب قلسنا قدرية القدرية من أثبته ما نحن فلسنا قدرية فهذه اللقبة في هذا الحديث توفر المراد بالقدرية أن هم من ينفون القدر ويكذبون به قال إنما جوس هذه أمها المكذبون بالقدر ومع ذلك عندكم أي عديد فيها لأنه قال الرب الأسفل وفي الباب عدة احاديث فيها مقال قال رجها ابن أبي عاصم الحديث ورد من طرق كثيره ومجموع طرقه فسره بعض اهل البده ثوابتيه الحديث العلاه في التشريع ان الحديث اليهال يعني في التوصيه ان المعالج لا يطالب هذا الطالب في مثل إن الله لا أعفتني فأولمتها على لسان سبيل النبي نعم هذا الحديث سنده بعيد نعم. هو بقي عن أطلاق من منذر عن أبي دوسر عن أبي مسعود الأبي مغير وضيطة وزعي العالم لا يفعل الله ولا أفعل يوم الضيانة ولا يزكير المقدس بالقلل ومنؤمن في القمر والمقدس بالولد في مرة معنا الحديث بلقب والعقب ديواني و من الحديث هنا المكذب بالقضاء نعم هو السبيل الله ورسوله عليكم السلام لكل امه المجوس ومجوس الحديث وايضا سندها ضعيف لكل أمة المجوس والمجوس هذه الامه الذين يزعمون الا قدر نعم هذا من الطرب الكثيرة التي ورد بها حديث المتقدم ولمجموع هذه الطرب حسنه بعض اهل العلم قالوا هذه الأمهل هذه الدفعة لواده وواده المعارف الحوان المعارف الحوان موحد وواده وواده حيات قالوا المعارف الحوان وواده وواده عن مزال الحيات أنه يجبنا أن ابن عباس المغروعة ستفرح أمس إليس لهم من الإسلام أنسي يجب أن فتريكم المتعام أيضا هذا لم يدب سنده ضعيف وبين الظهبي ذلك يسألوا التجلّم في إذنبان وقتبعه بأيكم من الضوء قال محمد بن بسر العبد أجدنا السلام من مريعا عن عكري من أجل عباس من الضوء عاصم النبي ومحمد بن مصعد الفقسانين عن أنفسك عن السردين عن سيد بن مسيّق عبد الله وطلوه الله تعالى المفاق طائد رسول الله صلطانه과류 اَخِّرَ كلامٌ للقدر في شرار هذه الأمة قولوا اَخِّرَ كلامٌ فيلقدر لشرار هذه الأمة يعني أنه يأتي كلامٌ في القدر بعض المتأخذ هذه الأمة يأتي كلامٌ امتأخذ في القدر يتكلم به سرار هذه الأمة فهو الأمر يعني أَخِّرَ له. وا وولا يعقب دين هذه الامه ففيتكلمون بالقدر نعم في في الله, الله, الله ثم اورد هذا الحديث هو دليل على ان الامور كلها بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره قال خلق الله كل صانع وصنعته فالله عز وجل خلق الصانع يعني الإنسان الذي يصنع شيء أو يعمل شيء أو يقوم بأعمال وصنعته أيضا والله خلقكم وما تعملون يمعنى الآية والله خلقكم وما تعملون قال والله خالق كل شيء الكبير القدير بتسمع على الناس ما على نفس بطبيعه قالوا تعالى وقت جسسوا ثم قال ربنا والله الكبيرة ال38 المتسمع على الناس ما يسرونه يعني المتصدق المتسمع المتصدق يعني يتصدق على الناس فيما يسرونه من احاديث وهو التجسس وقدمه طال تبارك وتعالى في كتابه قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إذن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا وأيضا جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا, لا, لا, لا, لا تناجسوا ولا تباغبوا ولا تداوروا وكونوا عباد الله إخوانا فهذا مما يتنافى مع. الأخوة الإيمانية ومقتضاياتها التجسس والتحسس والتصنف على الإخوان نعم قال المتسمح على الناس ما يستمرونه قرأة الحديث من استمع قال من بيس الله عليه وسلم من استمع إلى أحد الإخوة من قبله من أجول صلوبة لهم من الأهل قوم النبي اذا ترى كل قول النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى حديث قوم الوث لهم كارهون هذا هو يعني المتسرب على الناس ما يسترونه وذكر في هذه العقوبه صب في اذنيه الانك يوم القيامه والانك هو النحاس نحاس المذاب يعني احرق حتى يصهر بالنار ثم يصب في أدنيه فهذه العقوبة يعني تشعر أن هذا الذنب من كبائر الذنوب والله أعلم أنا كنت تناوي اليوم أقف عند الكفيرة الخمسين عن والله أعلم رسول الله وسلم على لبينا محمد وعلي صحبه